نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الدورة المكففة في العقيدة وكنا قد انتهينا فيما مضى من كلام عن أهمية التوحيد وعن الأسباب التي تجعل أو الأدلة على أن العقيدة السلفية المباركة هي الحق الذي تعبدنا الله عز وجل به دون غيرها وكذلك تكلمنا عن أقسام التوحيد ورددنا عن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام أو قسمين ورددنا على الشبهات التي تثور في هذا المدمار ثم تكلمنا عن توحيد الربوبية وعرفنا توحيد الربوبية وبينا الأدلة على توحيد الربوبية وذكرنا كذلك علاقة توحيد الرموبية بتوحيد الألوية وأن العلاقة علاقة تلازم بينهم بينهما أو بين أقسام التوحيد عموما وتكلمنا عن تأثير أو أثار توحيد الرموبية على النفس البشرية ثم تكلمنا عن الانحرافات في توحيد الرموبية قديما وحديثا وغير ذلك مما يخص هذا النوع ثم تحدثنا عن توحيد الألوهية وتكلمنا عن توحيد الألوهية تعريفاً ثم الأركان التي يقوم عليها وبينا أن خلاصة ذلك أنه صرف العبادة لله عز وجل وأوضحنا تكلمنا عن العبودية معناها وأقسامها وتفصيلها ثم تكلمنا كيف أن شهادة لا إله إلا الله تشتمل على هذه العبودية وتكلمنا عن معنى الشهادتين وعن فضها وتكلمنا عن شروط الانتفاع بهاتين الشهادتين بهذه الشهادة كلمة مباركة ثم تكلمنا كذلك عن الشرك عن الشرك وعن أسبابه وخطورته وقبحه وتكلمنا عن أقسام الشرك وتكلمنا كذلك بقى عن أنواع العبادات التي ينبغي أن تصرف لله عز وجل بالتفصيل يعني بشيء من التفصيل سواء كانت عبادات قلبية أو عبادات الجوار أو لسان وتكلمنا كذلك عن تعريف الطاغوت ورؤوس الطواغير كل هذا كان في المرة السابقة مع الكلام عن أحكام الرقى والتمائم احكام الرقاق والتمائم وفرق واقسام الزياره الشرعيه كما بينا أن اقسام الزياره ثلاثه اقسام ووضحنا ذلك وتكلمنا كذلك عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع وبحول الله تعالى قد كان موعدنا اليوم مع مناقشة ثم الكلام عن الولاء والبراء والحاكميه على وجه السرعة وبإذن الله نتكلم برضو كذلك سريعا عن حكم السحر لأننا لم نذكره في المرة السابقة فسنتكلم عن يعني عنه بشيء من الإيجاز حتى لا يطول الكلام بنا ويتسع المقام قبل أن أكمل إن شاء الله عز وجل أو قبل أن ندخل في التفاصيل أسوق وشرة للإخوة نحن قد طلبنا بالأمس من أمس من فضيلة الدكتور رياض البرهامي أن يكون معنا في نهايات هذه الدورة وأن يعني يجزي الأخوة الذين يجتازون الدورات بنجاح أو بدرجات عالية وينجحون في امتحانات الشفوية فيعني وأخذنا منه يعني كلمة واعده بهذا وقلنا وأقولنا سنبشر بالأخوة قال بشروهم فبسم الله تبارك وتعالى إحنا بعون الله يجرى امتحانات في نهاية الدورة. واللي يحصل على درجات عاليه في الامتحان شفوي ثم يذكر من فضله الدكتور ياسر بإذن الله تبارك وتعالى يعني نسال الله المزيد من توفيقي قبل ان ادخل ايضا في لبعض الاخوه اللمني في موضوع الحزب وموضوع الكلام بره الصوت طلع بره الناس طلبت ما يبقاش بره فخلوه عشان بس يقفل بره تاني الاخو تعال لي متأكد؟ طيب متأكد متأكد إن الصوت برا لا عن التصريح الذي كان موجودا بجريدة الشروق عن حزب النور وإنه فيه أقباط فابتداءا الموقف ذو شقين شق من الناحية الشرعية وهو إذا كان أولئي الأقباط ليسوا في موقع موقع الرياضة ولا التقدم ولن يقدم بهم إلى الترشيح وهم اشتركوا على سبيل إقرار برنامج الحزب فالأصل بالشروط والقيود هذه الحل لكن أقوله لكم أكدوا للصوت بره طيب لكن طبعا المشايخ أكدوا لنا إن مفيش نصر في الحزب هو خمسة وفي تعطيل يعني مفيش لم يتم إنما ده كلام توع الإعلام بثقل الموضوع لكن ليس قالوا مفيش يعني مخملًا هما في استمرار خمسة مرات الخمسة لكن لم يتم الانتهاء من أجراء من, إجراء من هذه الإجراءات من هذه الإجراءات. أستاذنبابلي التوضيح في ال في المسألة يعني إيش ما على علم بال بالمسألة؟ لكن بفضل الله لا مفيش ولم يتم ضمهم بعد ولا ادخلوا في الاسم بفضلا زي ما قلت لك بالشروط المذكورة فالمسألة ليس ليشكل لكن بفضل لا ايضا ليس موجودة طبعا برضو الاخوة يعذرونا اليوم من بالامس واحنا في مشاكل ومداد بعض الاخوة جو فيه نساق بيوزع في رابطة تسمى رابطة علم وعمل المكاتل الهيئة الشرعية رفضت التعامل معها وكان الوزع ورقة بالامس تضع فيها اخطاء ومخالفات مناجية واحنا طبعا ردينا على يعني الفنادنا اللي فيها وسنجتمع ان شاء الله بإذن الله النهاردة كمانجزار الدعوة سألواج السرعة ونتخذ قرار طبعا بمقاطع فزيل الهيئة لأن أو الرابطة لأن فيها مخالفات وغير منضبط وغير وضعت المعالم والميساق يخالف ميساق للهائة الشرعية ويخالف موقف الدعوة السلفية من مسألة الاجتماع نحن نعمل على اجتماع الكلمة ولكن بضوابط شرعية بمنهج شرعي منضبط يفرق بين خلاف التضاد وخلاف التنوع ويفرق بين الخلاف في الأصول والخلاف في الفروع ما بين فيه اجتهاد وما كان وما ورد فيه نص وطبعا لما كلمناهم كلمونا من شوية قالوا قاعدوا يتملصوا ان الورقة دي تلا بنقرها والميساق ده احنا ما عملناش وما قلناش حد يوزعه. لكن لك الأسف كان بيوزع وطبعا في مخالفات شرعية وإن شاء الله هيصلكم موقفنا وتفنيد هذه المواد الموجودة فيه ولتعلموا بفضل الله أن الدعاء السلفية بفتح رس كل الحرص على الانضباط بالشرع في كل قراراتها وكل مواقفها تنضبط بشرع الله عز وجل فالشرع هو الذي يحركنا ويضبط سيرنا ويضبط أمرنا وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس فاللهم لك الحمد والشكر طيب نش النتكلم على السحر على واجل السرعة السحر يعني تعريفه في اللغة من يعني كل في لغة العرب كل ما لا ماخذه ودق يعني كل ما كان ماخذه لطيفا دقيقا سما وصرف الشيء عن حقيقته إلى غيره وكذلك يقال سحره أي خدعه ماشي وسحره بكلامه أي استماله برقته وحسن تركيبه وحسن تركيبه فدل المعاني اللغوي أن السحر في لغة العرب من كل ما لطى ماخذه ودقة وكذلك أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره وسحره بمعنى خدعه سحروا بكلامي أي استماله بحسن كلامه كما قال صلى الله عليه وسلم من البيان لسحرا فسحر الناس بكلامه أي استمالهم يعني إليه بحسن منطقه وجمال كلماته ومعصوله تعريف السحر إصطلاحاً تعريف السحر إصطلاحاً تعريف السحر إصطلاحاً حقيقةً تنوعت عبارات العلماء جدا يعني ليس هناك تعريف في الإصطلاح جامع مانع ليه؟ لكثرة أنواعه أن أنواعه كثيرة ومتشعبة ومختلفة ومتباينة من أجل هذا؟ لا نجد فيه حدا مانعا كما يقول جامعا مانعا كما يقول الشنقيطي رحمه الله اعلم أن السحرة في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته كثرة الأنواع المختلفة التي تدخل تحته الداخلة تحته ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبائناً أي السبب الذي لم يجعل له أو لم يعني يوص إلى تعريف جامع مانع فيه أن أنواع سحر متنوع متبائنة ومتفوته وكثيرة فليس هناك قدر مشترك بحيث في مانع في التعريف فذا سبب إيه فتنوع بعض عبارات العلماء في تعريفه منها مثلا ما قاله ابن قدامة السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله إلى غير ذلك من التعريفات ابن العربي يقول في تعريفه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات وغير ذلك من عبارات أهل العلم والفخر الرازي عد منه ثمانية أقسام وبعضهم جعله أكثر من ذلك إلى آخر إيه؟ آه كلام أهل العلمي فيه هل, هل السحر تخيل أم حقيقة؟ يعني هل كله من الخيال أمن له حقيقة القول الراجح والذي زهب أهل السنة إليه أن السحر له حقيقة له حقيقة بدليل ما ورد في القرآن والسنة فيه هو موجود وله حقيقة وهذا هو مذهب آل السنة والجماعة وإن كان منه ما قد يكون خيالا تخيلا لكن هو الصحيح له حقيقة بأدلة طبعا الأدلة القرآن التي أثبت ذلك الله عز وجل يقول فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلا يوصف بكون عظيم إلا إذا كان له حقيقة والله عز وجل يعني بين في أكثر موضع في القرآن كقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد فلو لم يكن له حقيقة ما نزل القرآن بالمعوذات والرقى التي تقي من شره والنفاثات هن السواحر ويعقدنا العقد ثم ينفذنا فيها برقة تمائم شركية وكفرية والعياذ بالله تبارك وتعالى فالشرق والآيات أثبتت أنه له حق ولكن ولو حقيقة ولو تأثير فالسحر حق ولو تأثير كما يقول الشيخ حفظ حجم لكن بما قدره القدير لكن هذا التأثير يكون بإذن الله عز وجل فليس له تأثير في ذاته بل تأثيره بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى ما هذا لو تأثيره بأمر الله وبقدر الله تبارك وتعالى وبإذنه فولا يؤثر بذاته البتة بل بإذن الله تبارك وتعالى لذلك الشيخ حافظ حكمي قال لكن بما قدره القدير أعني بذا ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة أي القدر الكوني بما قضاه الله عز وجل وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر بسحره أو بتعويبه هذه فيشاء الله عز وجل تبارك وتعالى وجود هذا الأثر تبارك وتعالى شاء هذا لكن ده في الكون وليس في الشريعة المطهرة فده من باب القضاء الحكم القدري والإرادة الكونية أما الإرادة الشرعية فمعلوم أن الله عز وجل لا يحبه ونهى عنه بل ومنه ما هو كفر مخرج من الملة والله لا يرضى لعباده الكفر فهذا تقدير من مقصود به تقدير الكوني القدر وليس التقدير الشرعي وإلا فإن الشريعة قد منعت منه منع ذات ومنه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة ومعصية على التفصيل الذي ذكره العلماء سياما الشافعية منهم رحمه الله رحمة واسعة والسحر طبعا معروف من زمن بعيد كما كان في زمن فرعون كما كان في زمن فرعون وقد سبت سبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي صلى الله عليه وسلم دعا, دعا الله عز وجل دعا الله عز وجل ودعا ثم قال أشعر أشعرت يا عائش أن الله قد أفتاني أو أشعرت يا عائش أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه قلت وماذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب مسحور يعني قال من طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق من اليهود قال فبماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعت طلعة الذكر هو الجف اللي هو الغطاء اللي فيه الطالع بتاع طلع النّث طلع الذكر قال في عينه قال في بئ قال في بئ والبئر دا في بئر زروان يسمى في بئر, بئر زروان ماشي وفي رواية أخرى طلع الذكر تحت راعوفة والراعوفة الحجر اللي كان بيوضع في البئر يقف عليه الرجل الذي يريد أن يخرج الماء من البئر ماشي ف. هذه الرعوفة في بئ ذروان فكان السحر في هذا المكان واستخراج كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم البعض ما يعترض على هذا الحديث من أهل البدع وقالوا هذا لا يصح لماذا؟ قالوا هذا متعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم معصومة قالوا كيف يسحر صلى الله عليه وسلم وهو معصوم وهذا كلام مردود لأن السحر لم يمس قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عقله ولا منطقه صلوات الله وإنما كان تأثيره على الجوارح الظاهرة وذلك يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا أتيهن ويروى ويخيل إليه يظهر له من نشاط ومتقدم ومتقدم عادته القدر عليهن فإذا دنا منهن أخذته أخذته السحر فلم يأتيهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور فالسحر هنا لم يمس أبدا قلب النبي ولا عقله ولا لسانه فهو لا ينطق إلا حقا فبالنسبة لما يمس بيان الوحي والإخبار لا صلة له بذلك ولا تأثير لأحد على هذا وهذا هو مناط العصمة هذا هو مناط عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ماشا جماعة فا إنكار المبتدع لهذا الحديث لهذا الحديث بزعم أنه يحط أو يعني ينزل من من منصب النبوة الخاص بصلّى الله وسلّم ويشكك في ذلك ويمنع الصقة بالشر هذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدع المبتدع باطل لأن الدلائل القطعية قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق والمعجزة شاهدة بذلك ماشي يا جماعة فده مسألة محسومة إنما الأمر تعلق بما يجري عليه كبشر كبشر كالاجتهادات التي كان يجتهادها النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا ماشي فهو من ناحية ما يخص الرسالة والتبليغ من باب القلب والعقل واللسان وهذا معصوم لا لا يؤثر شيء في العصمة من هذا الباب البتة لما يعني قام من الأدلة القطعية على هذا على عصمة النبي صلى, في هذا الباب صلى الله عليه وسلم إنما التأثير كان تأثير ظاهري على الجوارح بحكم كونه بشرا صلى الله عليه وسلم ليه لأنه غير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له كما ورد في هذا الباب، ثم ورود الأدلة الصحيحة بعد ذلك وإن صحيح الحديث سابت وصحيح ولا يتعارض مع العصمة البتة ومما يؤكد الحديث يؤكد أن السحرة له حقيقة كما قال الإمام النووي رحمه الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة حقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها وقد ذكره الله تعالى والكلام نزل الإمام النووي رحمه الله في كتابه وذكر أنه مما يتعلم ولكن طبعا منع الشرع من تعلمه وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به ماشي وأنه فرق بين المرء وزوجه كما ذكر الله في صورة البقرة ولو لم يكن له حقيقة ما ترتبها لكن قلت لك أن هذا لا يكون إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فهو هذا التأثير بإذن الله وبقدره وبقدرته وإرادات وجل الكونية الكونية لكن لا يؤثر في ذات لا تأثير له في ذاته البتة إنما بقدر الله عز وجل ولو حقيقة بدليل هذه الأدلة المذكورة في القرآن بدليل هذه الأدلة المذكورة في القرآن والتي بينت أثر فيقول أنه فرق بين المرء وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له، وهذا الحديث أيضا مصرح باثباته، لحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ماشي وأنو أشياء دفنت وأخرجت، لأنه كان صنع ثم دفن في بئر ذروان تحت الراعوفة للحجر الذي يقف عليه الناس في البيت، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الواحد به وأخرجه وقرأ ونزلت المعوذات فقرأها وحل هذا السحر وعوفها بإذن الله. تبارك وتعالى فيقول فهو شيء هدف واخري وهذا كله يبطل ما قالوه أي ما قالوا قال البدع من أنه لا حقيقة له فإحالة كونه من الحقائق محام ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم منها مسقمة كالادوية، الجادو منها مضرة كالادوية المباض للمر، لم يستبعد عقله أن ينفرد السحر بالساحر بعلم قوة قتاله أو كلام مهلك أو يؤدي إلى التفرقة إلى آخر كلام الإمام النووي رحمه الله، فانظر فهو يعني هذه حينما المباض من هذا وزاك موضح العلماء هذا. حينما يقوم الساحر بسحره ويقرأ هذه الأشياء أو يركب هذه الأشياء التي الكفرية التي يصنع سحره منها، عند إذن بقدر الله وأمره، طبقا لما مضى في قدر الله الكوني، يترتب هذا الشيء عليه بأمر الله تبارك وتعالى وبقدره، هذا من الناحية الكونية القدرية، لكن كما قلت لك من الناحية الشرعية، فالملء من الناحية الشرعية للسحر. على تفصيلها في حكمه منهما كفر ومنهما هو كبير فهو محرم ممنوع وهذا يجرنا إلى الكلام عن مسألة الأسباب عن مسألة الأسباب يعني تقول طب ده سبب إليه طب أي ما هو سبب بيترتب علينا نتيجته بعض الناس ممكن يذهب إلى الساعة وهو مريض فيوشف أو يقرأ أو يعني يجري يقرأ الأشفاء أو كذا وترتب نقول الأسباب قسمان منها بل أكثر منها مش مش قسمان سنة أقساب ففي أسباب لي يعني ليس ابتداء قبل أن أدخل في تفصيل هذا قبل ليس معنى ترتب النتيجة على السبب ليس هذا أو هذا لا يعني مشروعية هذا السبب ليس كل سبب يفضي إلى أثره فمجرد الإفضاء إلى الأثر أو ترتب الأثر على السبب لا يعني أبداً كون هذا السبب مشروع. لا انتبه بل الأسباب منها ما هو أسباب كفرية زي السح إذا كان كفراً ومنها أسباب محرمة ممنوعة كربة فهو سبب مؤدي إلى كسب المال يترتب عليه كسب المال لكن والبيع سبب مشروعة فإذا عندي أسباب مشروعة وعندي أسباب محرمة وعندي أسباب كفرية وعندي أسباب كفرية كلها قد يترتب المسبب عليها أو قد تترتب نتيجتها عليها وترتب النتيجة لا يعني المشروعية بل قد يكون السبب كفريا كما قلت لك في السحر من ذهب إلى ساحر وصدق وكان هذا الساحر من الذي يقوم سحره على الكف ف... وقد يترتب الأثر لكن هذا السبب كفري فقد كفر منذ على محمد فهذا سبب كفري وقد يكون السبب ممنوع محرم ويترتب عليه أثره زي الذي يعني يفعل كالذي يرابي من أجل كسب المال فالربا فعلا ينمي مال أو يكسر المال أو يحدث كسب لكن السبب هنا محرم لا يجوز وإن ترتب عليه أثره أما الأسباب المشروعة هي التي أجازها شرع الله عز وجل طب فائدة هذا الكلام ما هي فائدة هذا التفصيل فائدة هذا التفصيل أنك تسمع من بعض الناس يقول لك أنا ذهبت إلى الساحر أو إلى العراق وبالفعل قد حدث كذا إنه فعلا بارئ نقول هذا ليس مبررا كون مريضك مريضك أو كون مريضك يبرأ أو بارئة نتيجة هذا أو كون تردتب عن كذا ده لا يعني أبدا مشروعية هذا السبر لا يعني مشروعية وأنت متعبد في الأسباب أيضا أن تنضبط بالشرع ولذلك قال الله تعالى وأحلى الله البيع وحرّم الربا فأنت متعبد بأن تترك الأسباب الكفرية ونطبر إلى الله منها وكذلك الأسباب المحرمة وكذلك أسباب المحرمه ولا تسلك إلا الأسباب الشرعية إلا الأسباب المشروعة فمداوات المريض قد تكون بالسبب المشروع لو تذهب إلى الأطباء أو قراءة القرآن الرقة المشروعة أو أنك أنت مثلا بعض الأشياء كالطب العربي اللي هي مع التجربة تسقي بعض الأعشاب وده ده من جملة الطب هذا من جملة الطب لكن أنك تذهب بقى لسبب ممنوع ممنوع أو كفر زي السحر أو درجل أو كذا فهذا لا يجوز يبقى في حتى لو ترتب أس حتى لا ترتب أسه هذا لا يحل لك أن تذهب إلى الإيه؟ وانتبه ترتب الأثر ده أمر قدري كوني انتبه هفهم الكلام قدري هذا أمر قدري لا حجة لك فيه يعني ليس لك أن تأتي وتحتاج وتقول أنا ذهب ففعلا شوفي وعوفي مريضي ليس لك هذا ده لا يحل لك ما فعلت إن كنت ذهبت إلى السحر تعلم أنه ساحر وهذا السحر يرتكب كفريات وأنت صدقته فهذا كفر هذا كفر من باب بعيد عن الضوابط انا بتكلم عن ضوابط التكفير المعلق لذهبل اخ ماشي هذا كفر واضح مش معناه انك انت مجرد شوفي ده خلاص اللي صار من حق انت لا انتبه لان انت متعبد بالاسباب هتاخد بالسبب المشروع وما حصلش تصبر خلاص ده قدر الله تصبر لان بعض الناس ياتيكوا لك ايه انا خلاص لفيت الدنيا عمال كل اللي بيقرر قرآن روحت لهم وزاب ويعني خلاص مفيش حل والمريض يتعلق بقش ماشي هو طبعا يتعلق بالله مش بقش بيتوكل على الله اتو لكن هل معنى هذا انه يحل له باب الوزب الى ساحب لا لا يشوف وان هذا يغير من حكم السحر لو صدقه ويجعل هذا الكفر مشروع له ليس لو ده ومن يعمل ايه يصبر هذا يصبر عليه بالصبر ياخذ بالاسباب المشروعة لا مانع وامر مندوب ومستحب وقد يجب على حكم التداوي المفصل لكن انه يسلك سببا ممنوعا او محرم لا وما تقولش انتج كما انا قلتك الريبه بينتج اثره سبب محرم طب ما, محرم. ما السفاح بيترتب عليه انجاب وسبب محرم لا يجوز صح فمش معنى السبب وانظر النكاح يترتب عليه نفس الايه النتيجه بقدر الله عز وجل تبارك وتعالى وإذنه وتقديره لكن انظر حرم الله هذا وأحل الله ها. يبقى لابد أن تفرق في الأسباب تعرف أحكامها وضوابطها وتفصيلها عشان يتضح لك الأمر فالسحر كان حتى لو أنتج أثرا بقدر الله الكوني عز وجل وبمشيئته أن يقدر عند هذه الأشياء التعويز الشركية والكفرية التي يقوم بها الساحر فيترتب الأثر بقدر الله وأمره فهذا لا يعني البتة مشروعيه هذا بل هذا من الكفر والعياذ بالله على تفصيل في حكم الساحر حتى ال... هو اللي ينصح ويبين له وينظر في حاله وينظر في حاله لكن بعد ما لم يرتدع فالمسلمون عليهم على الأقل بأنني قامت الحد عليه اللي لا نملكه محتاج إمام نص يرزقنا أن بإمام شرعي في أسرع يحكمنا بشرع الله وبمأنزل الله نتبالن. لكن أقل حد يهجر من المسلمين ويزجر ويتجنب حتى يرتدع ويعود على الكفة عما هو فيه ماشي يا طيب حكم طبعاً كما قلت لك بعيد الأديلة موجودة الآيات كثيرة في القرآن حديث السبع المبقات، حديث من ذهب إلى سحر على رفس لقوقت خير رب عز على محمد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شير وكل إليه حديث النبي لما قال أن الرقة واتوَلَ شرك يقصد الرقة الشركية ومن السحر ومن الرقة إحنا فصلنا الرقة منها ما هو مشروع. اللي رقب الشروط اللي ذكرتها لكم في المرة السابقة ومينها رقب الشركية وطبعا التمائم والتولى أو التولى التولة التولة هدية شيء أو التولى شيء يصنع من الساحر لصرف القلوب سحر الصرف تحبيب المرأة في في زوجها أو الزوج في زوجته وهو نوع من السحر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر ماشي يعني التولى يضرب من السحر قال الأصمعي هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. انتبه شرك أن بعض الناس يقول لك لا فلان ده ما بيسحرش إلا بالخير بيعملش إلا بالخير خاصة الحارين باب إيه يتفنننا في تخريج وتقعيد وتأصيل المسألة خدت بالك لك لا ده ما بيعملش بالشر لا بيعمل بالخير خدت بالك عشان الزوج من الجواز اللي يتزوج على زوجاته وعشان ما يحصلش منه كذا وعشان إيه خبركوا بتعمله كذا دي كذا بت إيه كده؟ كده بتحاج وتلم على أولادها طبعاً بتبيع دينها بعرض من الدنيا نسأل الله رفع العافية لكن لم باطل مش عايز اسمها بالخير كله شر السحر كله شر لا خير فيه البتة هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن خبرك النوع الذي يحبب المرأة أو الزوجة في زوجة في زوجته, زوجته شرك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطبع حديث النبي ليس من من تطير أو تطير لا أو تكاهن أو تكهن له أو سحر أو سحر لا إلى آخر الحديث وحديث النبي في ذلك كثيرة صلى الله عليه وسلم تبين الشيخ الإسلام بقى حكم الساحر الشيخ الإسلام بيقول أكثر العلماء على أن الساحرة كافر يجب قتله وقد ثبت قتل الساحري عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر رضي الله عنه جميعا وعبد الله بن عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله ماشي هذه الأسار سابتة منها مثلا أن عمر بن الخطاب كتب أن قتلو كل ساحر وساحرة قال فقتلنا الحديث مجالة ابن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قتلو كل ساحر وساحرة وقال فقتلنا ثلاث سواحر سواحر جمع ساحرة امرأة كانت تمشي وابن قدام معلق على هذا الأثر يقول وهذا شطيرة فلم ينكر فكان اجماع فكان اجماع فكان اجماع, فكان إجماع. إلى آخر بقى الروايات المسكورة في هذا وطبعا عن جند بالخير رضي الله قال حد الساحر ضربة بسيف حد الساحر طبعا قلت لك هذا لو يعني هذا حكم لكن لا يطبق الحكم ولا يقيم الحدود إلا الإمام الذي له منعه منعه حتى لا تترتب مفاسد على ذلك يعني مش معنا قرأنا يبقى كل واحد يروح يقتل إسلام لا في الفرق بين نعرف في الأحكام وفرق تطبيق الأحكام تناط بمن له شوكه ومنع ضرءا للمفسدة التي ستترتب على ذلك سأرتب على ذلك. انتبه. ماشي في المسألة لازم ننضبط فيها بالايه بالشرط. طبعا في تفصيل في المسألة لما أذكر لك أي خلاصة الكلام. في تفصيل في المسألة. حكم الساحب الجمهور قال إنه كافر بدون تفصيل. وزاب الشافعي إلى التفصيل في هذا. إلى التفصيل في حكمه. ماشي. زاب. إلى التفصيل والشيخ الشنقيطي يقول رحمه الله والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواتب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع يعني إن كان السحر قائم على أمر كفري مخرج من الملة فهذا كفر ومن هذا النوع سحر هاروتا وماروت المذكور في صورة البكرة فإنه كفر بلا نزاع كما دل، أو فإنه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وإن كان السحر لا يقتضي الكفر لسه كلام الشيخ الشنقيطي بفصل لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكن لا يبلغ بصاحبه الكفر يعني كان قائم على بعض الديانات بعض الخداع الأكاذيب الدجل الأشياء الأخرى فهو كبيرة من الكبائر كما قال العلماء لا يصل الكفر إذن في تفصيل وإمام النور رحمه الله يعني يوضح هذا بعبارة جامعة فيقول قد يكون السحر كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكف كفر وإلا فلا يعني إن كان الساحر يكتب المصحف بالم... الآيات بالمقلوب أو يستهزئ بالمصحف هتقول لي آه بيعمل كده ما سنتخدش بالك وقول لك كتبت آيات يضحك عليك هو يقلب الآيات والحروف يقلب ويبدل في كلام الله أو يدوس المصحف أو يستهزئ بكذا أو يصدر منه كذا فإن هذا إيه هذا يا هذا الحكم مهم الكفر والعيز بالله تبارك وتعالى واضح يا جماعة وإلا فلا وإلا فلا يعني كان فعل ليس كفريا كنوع من الدجل أو الكذب أو بعض الحاجات الدهانات اللي يخدع بها الناس ويروج بها لا كذبي فهذه كبيرة من الكبائر أما تعلمه كلام لازال أم نوي وأما تعلمه وتعليمه فحرام فيم تضمن ما يقتضي الكفر كفى وإلا فلا وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر فقد عزر واستثير يعني إن كان يقتضي الكفر إن كانش يقتضي الكفر فيعذر ويستتاب ماشي يا جماعة يعني واحد يجذب عنه بيضحك عن الناس خداع يعني إيه خذت بالقائم أمره على الكذب والخداع بس لكن ما بيعملش أشياء قفرية لا يرتكب كفرا سواء كان قول باللسان أو اعتقاد بالقلب أو يعني ما تمشي قفرية كفري ما شيء من باب المعاصي والمحرمات قد تلاعب بالناس أو يضحك على الناس أو الخداع أو شيء من هذا يعني خبث اليد الدجل الكذب أشياء من هذا إيه من هذا القبيل ماشي يا جماعة آه. نعم طبعاً كله كله ود من خمت الحج على صاحبه إلا إذا كان أتا بعمل مع ما واضح يعني إذا كان استهز زبائت الله سب الله ورسوله لا فيش فيها وضع المصحف تحت قدميه فده معلوم يعني ده أمر كل مطاعوا عامداً لأن معروف إن ده معلوم من الدين بالضرورة أن الجميع عظم المصحح فلا دهحتاج إلى ولا يا سيد الله إلى إقامة يعني حج فيه هو كده كده كده كافر لكن هل يقتل أو لا يقتل في خلاف بين العلم على الأعطوار الناسول لا يقتل النبي من الأعصب هل في خلاف بين أهل العلم أيوة. لا يجوز استعانة شركية وتؤدي بيئة السحر. لا يجوز أني يقول لك أن دمعك جن مسلم بيقول له على الناس استعانة شركية لا تجوز ولو كانت الاستعانة بالجن جائزة لكان أولى بذلك رسول الله وهم من أمته بدر ولا في الغزوات أن يبحث الناس يسألوا وأن يقيم حزيفة رضي الله عنه في الخندق يتحسس خبر القوم وان العقد يضيع ويفضل ويبحث عنه وحادث الإفك يقعد شهر كامل ينتظرون الحكم ولم يسمت البتة أنه وكان سأل أي حد من الجن المسلم يقول له فياتب الخبر أو شيء من هذا يعني فأخبالك فهذا لا يجوز وكلام شيخ الإسلام للناس بتفهمه على غير وجهه. أنه مسألة أنه قال أنه يستعان بالجن المسلم كلام شيخ الإسلام وأنه كنت طهر الملع أنه في موقف ثاني لا يكون هذا في أمر غائب أمر غائب ولا في أمر غائب إنما قال أنه كان يقول له اسقني فيعطيه يكوب من الماء كذا كالخادم كما يفعل الخادم مع أما الأشياء الغائبة وشيء من هذا شيخ الإسلام بيان أيضا أنه يجوز السعالة وقد تصل للشرك والعزب الله بعض الناس في الكلام وهذا من جملة الاستمتاع استمتع بعضونا ببعض وبلغنا جل الذي أجلت لنا قال بنور مثواه وخرجنا فيها فهذا من الاستمتاع الم والعزب اللذ يودي إلى الشرك والكفر فلا جوز ما هو ينظر في ما جاهل يوضح له يبين له الحكم ويصر على هذا يعني هينظر في في في حاله يعني مسألة تكفيره تحتاج إلى ناس من أهل العلم يشوف وضعه خذ لك ممكن نقول لك متاهل فايمعبر لكن موضوع على شكل كذا أدخل نفسه في في في نفق مظلم جدا نسأل الله العفو والعافية أمر خطير وبينتهي بين قساح ويدخل نفسه حق ويطلق نفسه في مكفرات وقد حدث سزم عكسير وده سببه أن بعض الناس يتصدى للتع... للرقية والعلاج وهو غير مؤهل لا شرعاً لا علماً ولا عملاً ناس الله العفو والعافية فإن احنا نقف عند حد الوارد حد الوارد بس لا تزد على هذا ولا تنقص وما تعوش تخش في حوارات وحواديت مع الجنة هي قرأة الرقية وقال له أخرجه كما ورد عن السلم أو أنه يشرب ماء مقروع عليه القرآن من الورد لكن غير ذلك لا خدت بالك أنك تدقل نفسك في تفاصيل وتقعد تتفالسف في المسألة لحد ما رجلك تجار إلى المتاهات نسأل الله العفو والعافية <تصفيق> هو المطلوب ده هو يقرأ الرقع على نفسه مش محتاج عن مسألة وربنا قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ده أنت, أنت مريض لما تقرأ الرقع وتستغيث بالله وتلجأ إلى الله وتصدق في هذا الله تبارك وتعالى يجيب دعواتك. ويكشف ما بك من ضر تبارك وتعالى فانتب ليهذا مسألة ليست إيه مسألة يعني أنت ذكي وتسأل الربك تسأل الربك هذا مشج مع لكن لو واحد عالجه بالسورة الشرعية لا مال. ما لا ماحنا يعني هو من يعني ااا وجد ناس يقدموا إمام غيره يعني اكتئدوا في الإمام غيره بس مسألة بضوابط بدون إحنا اسمه فياس ينصحو ويقدموا إماماً غيره وين وجد إمام, إمام تاني ملتزم بالسنة يصلي وراءه. لكن زي ما قلت لك إنه تبطل أو لا تبطل الأمر نشوف ينظر في حكمه وحكمه احتاج تفصيل والتفصيل ده مش بيدو ويدك عشان نجيبه ونجيبه نشوف موضعه. وال... ما هو برضو دي حاجة من اثنين. هل هي تعويض شركية أم؟ نوع من الدجل يعني عملي لغبطة ويضحك عنا سوين وخبالك من الداجن فالأسئلة فيها تفصيل فالتفصيل عشان نحكم عليه تحتاج تفصيل أنا أرى إن إن, إن الناس لا تصل يعني زقرا اللو لا تصلي وراءه أراه اخت اختلاف في توبة الساحر والقول الراجح قبول توبتي قبول توبته ليه؟ لأن ما هو أكبر منه ولا للشرك بالله ولا يتاب منه فإذا تاب بشروط التوبة تاب الله عز وجل عليه هذا قول الراجح في المسألة يعني أنا أرى أننا مش هنتكم في تفاصيل أكثر من هذا وبرضو مسألة يلحق بعلم الساحر النجوم يلحق بين نجوم كما قال الشيخ الإسلام تيمور رحمه الله اللي هي من الحديث النبي من اقتبس شعباتا من النجوم فقد اقتبس شعب شعباتا من السحر زاد ما زاد وهو إنه يحاول يستدل المنجم بالنجوم يحاول يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بمعنى المنجم يربط بين ما يقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وتفرقة كذا وفي فرق بين علم التأثير فيه وعلم التسير يعني إن قال أنها تؤثر هذه النجوم في هذه الأحداث فهذا كفر أكبر شتى والعصب بالله وده إخبلك كفر أكبر علم التسير بقى إنه يستدل لوا بموضوع الليل والنهار, والنهار والاستدلال بالجهات ونوع من هذه الأشياء فده جائز هذا جائز أما إنك تسلل لا، لا تؤثر أو ترتبط بالأحداث أو حركاتها يربطها إحنا استقى على الأرض، ختم بالنظر في النجوم، فهذا نوع من السحر وكفر أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. مش ولكن النوع اللي منه عبادة ليم ده الأدنى عبادة النجوم وهو عبادة الصابئة شرك ليم الصابئة إنه مخبلك اعتقدوا إني لها تأثير لها تأثير والعياذ بالله تبارك وتعالى. النجوم كما ورد الشر ليست لها إلا ثلاثة أشياء علم النجوم على ثلاثة أوجوه فهما قال الناقض الضهقاني كما يقول القحطاني اللي هي ثلاث حاجات نجوم خلقنا زينة للفلة زينة للسماء كالدر فوق طرائب النسوان يعني زينة للسماء ونجوم تهدي المسافرة في الفلة اللي هي تحفظ الجهات من خلال اللي ده في السير في اللي في الفلاوات يحدد الجهات العرب عندهم هذا أو الناس اللي عندهم خبر بالسير في الجبال من النجوم يهتدي بالنجوم وعلامات إنه بالنجوم يهتدون أيه تدي بحركات في معرفة الجهات شرق وغرب وشمال وجنوب ونجوم تهدي المسافرة في الفلا ونجوم أيه رجوم كل مكابر شيطاني اللي نجوم أيه ترجم الشياطين لما الشياطين كانت تتسمع على السماء تسترق السمع فلما بوعس محمد صلى الله عليه وسلم أرسلت عليهم الشهب تحرقهم ختمها لك رجوم الشياطين نرجم الشياطين أي تحرق الشياطين إذا اقتربت تتسمع من السماء أما غير ذلك إن النجوم يعتقد فيها أو يستدل بعض الأحداث التي تحدث في الأرض أو أن لها تأثيرا كل هذا من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, إلا هو. ويدخل بقى فيها والعياذ بالله شغل العرافين والدجالين واللي يخط على الأرض خطا أو خلق بقى لك يضرب الوضع ويقعد وإزاي كل ذا داخل في هذه الكفريات لأنه الدعاء لعلم الغيب ودعاء علم الغيب كف ولا يعلم الغيب إلا الله كل هذا ويقوم في كذلك والعياذ بالله ما ينشر في الصحف من الأبراج العقرب وكذا هذا من الكفريات ولا يجوز لك أن تعتقد فيه البته والعياذ بالله تبارك وتعالى لأن هذا كله مخالف إلى ما يثبت يقينا في معتقد المسلم من أن الله قد اختص بعلم الغيب وأنه تفرد به تبارك وتعالى لا يطلع عليه أحداً إلا من ارتضى من الرسول فيعلم بعض الغيبيات كما في حديث النبي المخبرة من باب التصديق له والمعجزة ونحو ذلك ولكن بإذن الله تبارك وتعالى ولكن علم الغيب استأثر الله به قال تعالى على لسان النبي له كنت لو كنت أعلم لست لستكثرت من الخير وما مسني أسفى مساني السوء نكتب هذا القدر في مسألة السحر ثم ننتقل إلى النقطة التي تليها برضو لا يجوز محرم من يقرأها بغير اعتقاد لا يجوز لأنه تسد للذريعة والقلب سيتصرب إلي الاعتقاد رويدا رويدا سفهزة باطل أنت مجرد على طول تمزقه وتحذر الناس منه لأنه بنقول أن كل ما كان زريعة إلى الشرك لا يجوز وانت عندك الشرع في الساحر من ذهب إليه ولم يصدقه لا تقبل صلاته أربعين يوم لا تقبل صلاته أربعين يوم هو لم يصدقه حتى إيه؟ يعني يقف للإنسان عن هذا النقطة التالية التي أتكلم فيها اليوم هي مسألة الحاكمية مسألة الحكم من القضايا التي في غاية الأهمية قضية الحاكمية وحدث كما تعلمون فيها خوض كثير ولبس لدى كثير من الناس لأن طبعاً كان الكلام فيها على وجه الحق والصواب له يترتب عليه بشكل كثير وإن كان بفضل الله تبارك وتعالى موقفنا كدعوة سلفية كان واضحاً ومنضبطا ومسطراً في الكتب منذ فترة طويلة بفضل الله تعالى وقضية الحكمية جماعة جزء منها متصل بتوحيد الروبية وجزء آخر متصل بتوحيد الألوهية يعني لو نظرنا ماشي هنجد أنها أن من أهم في الأسماء والصفات كذلك لأن الله تعالى والحكم فأنتبه لك هو الحكم الذي يحكم بين عبادي، فانتبه منها ما هو توحيد ربوبية وهو التشريع التحليل والتحريم السيادة بالأمر والنهر بالأمر والنهر هذا لصفة الرب فعل الرب وصفته ده خاص فعل الرب ربوبية فهو عز وجل الذي يأمر وينهى يحل ويحرر يحل ويحرر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ولذلك قلنا السيادة بالأمر والناد من معاني الربوبية انتبه لهذا الكلام جيدا فده جزء التشريع حق رب العالمين عشان كده قلنا في الانحرافات في الربوبية أن يعطى التشريع لأحد من البشر كائنا من كاد ولا أي مخلوق ده شرك ربوبيه الذي يحل ويحرم يشرع للعباد رب العباد وزي قال الله عز وجل ايه واصفا حال داوود ان اتخذوا أحبارهم وربانا أربابا من دون الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الامر بانهم كانوا يحلون لهم الحرام فيحلون ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه فقال تلك عباده خبيثه ف هنا اتخذوهم أربابا وأشرقوا شركة ربوبية لماذا؟ لأنه أشرقوهم في التحليل والتحريم والتحليل والتحريم هذا حق رب العالمين عز وجل حق الله فمن هذه الجهة من كون التحليل فعل الرب فده توحيد ايه؟ ربوبية أن تعتقد تفرد الله عز وجل بالتحليل والتحريم التحليل والتحريم، وده حق رب العالمين، ليه؟ لأن الخلق خلقه والعبد عبده والناس ملك الله، فالله عز يتصرف في ملكه كيفما يشاء، فهتفرد بالحكم في ملكه بكافة أنواعه، يعني أنواعها سواء بالحكم القدري أو الحكم. الشرعي أو الحكم الجزائي الثلاثة حق الرب جل وعلا هو الذي تبارك وتعالى يتفرط بهذه الانواع القدر أن الكون كله يجري عليه قدر الله يميت هذا يخلق هذا ذكرا وهذه أنثى هذا أقبلك يتم وده الذي يتم حملاء يجري يميت يوسع على هذا في الرزق يضيق ده متصل بالعبودية للطران اللي قلناها لكم قلنا لكم ان كل يجري عليه ايه قدر الله عز وجل ويتفرج بهذا هذا والحكم الايه القدري هذا الحكم الايه الحكم الشرعي اللي هو التحليل والتحريم الامر والناه ده حكم شرعي ده المن لله عز وجل طب والحكم الجزائي اللي هو ترتب الثواب والعقاب برضو لماذا؟ لله عز وجل يبقى الله عز وجل يتفرد بالحكم هذا بإيه بأنواعي الثلاث حكم لإيه؟ قدري الجزائي الشرعي لا شريك له عز وجل في هذا انتبه بقى هنا نقطة ينبغي أن يفرق مثل هذه الظروبية طيب الجزء بقى المتصل بالألوهية اللي هو فعل نحن اللي هو تحاكمنا أنا أتحكم لمين خلت بالك ده ألوهية لأنه فعل من أفعالي لا تتحاكم إلا إلى الله ورسوله ماشي يا جماعه فانتبهوا هنا قلنا قلت لك حتى في الاسماء الحسنى برضه ربنا هو الحكيم وبرضه الملك والملك لان من معاني الملك والملك التفرد بالحكم ده ده ملكه ملك التام خدت بالك معاني الملك والملك من جمله هذا المعنى تمام التصرف في ملكه تبارك وتعالى خد بالك معطاي النقطة تطير على فكرة إن ده حق رب العالمين يبقى إحنا نترك التحاكم ده فعلا نحن يبقى ده إيه ألوهية تتحكم إلى, إلى الله عز وجل وإلى رسوله طيب كذلك من مما يدل على حقية الرب بالتشريع والتحرير والتحريم أنه لا يشرع ويحل ولا يحل ولا يحرم إلا من كمل في أسمائه وأوصافه من كمل في أسمائه وأوصافه وهذا لا يكون إلا الرب جل وعلا أنه هو الذي كمل في أسمائه وأوصافه عشان كده الشيخ الشنقيطة رحمه الله في كلامه في أضواء البيان في سورة الشورى تكلم كلام رائع جدا في أنك لما تطلع آيات الحاكمية تجد الآيات تختم بوصف أو اسم للرب يجعله متفردا بهذا دون غيره ان الحكم لا فالحكم لله العلي الكبير العلي الكبير خدت بالك كل بعد كده اقول لك ايه برضه الحكم كل شيء له ايه الا وجهه ها له الحكم والى ترجعون البقاء هاه لكل له يخلوش الا وجهه إنه عجل الذي يبق لو البقاء وبدونه يفنى تبارك وتعالى جبع أتى بآيات الحاكمية في القرآن ونظر في خواتيمها أو ما يليها أو ما يليها من الآيات وبين كيف أنها جميعا حملت أسماء أتى بأسماء يعني قرّن بالقضية حب أسماء وأوصاف الرب جل وعلا التي تجعل هذا الأمر لا يكون إلا لله عز وجل لأنه غير لا وطبعا شدت بقى في الكلام أنا طبعا لم أتي بالكتب عشان أنا كان هيطول الأمر بنا جدا ونجدوا الاختصار ما استطعنا ماشي يا جماعة حتى كان بعد تعليق كل مثلا لو أنت خرقته يقول لك فهل في هؤلاء هل في هؤلاء الخنازير المشرعين من دونه المج... وكذا على طول عبارته من يوصف بهذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا انتبه واضح يبقى انا عندي جزء هو قلنا خاص بالربيه وخاص التحاكم طيب في تفصيل برضه لو نخش في المسألة ان احنا عند في شركة الحاكميه ولا يشرك في حكمه احد كما قال الله عز وجل في صورته الكه الشيخ الشرقيطي في الأبواء تتكلم كلام جميل وفرق بين قسمين في الحب فرق ما بين ما هو من باب اللي هو شرك وكف وبين التشريع الإداري يعني بين التشريع قسمان قسم شرك وكف وهو كل ما يخالف نصوص الوحي الشرع قرآنا وسنة اللي هو ما فيه ابطال باب أو لأحكام الرب أو تحريم ما أحل أو تحليل محرم كل ده داخل في الايه؟ في الكفر والشيء أما التشريع الإداري والتنظيم لبعض الشؤون لباب المصالح المرسلة فقال هذا لا يدخل في هذا الباب انتبه زي ايه؟ زي سيدنا عمر معامل الدوويين دون الدوويين أو المدارس الاتدائي وإحداثه سانوي أو إشارات مرور انت لو خالفت الإشارة الأداء ما ينفع تاخد غرام كل ده اسمه سوي ده تنظيم أو إداري. إداري لا يخالف الشرق لأنه من باب المصالح المرسلة قائم على المصلحة على لماذا؟ على المصلحة فانتبه ليه مش كل إيه؟ لا المسألة فيها تفصيل وفيها إضاف طيب مسألة بقى هل الحكم ده بقى شرك الحكم بغير ما أذى الله كفر أكبر أم أصغر الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة علماء أهل السنة أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله تشتمل على النوعين فيها كفر أكبر وفيها كفر أصغر كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر أن قضية الحكم غير تشتمل على الكفر الأكبر والكفر الأكبر الاصغر على الكفر الأكبر والكفر الأصغر العلماء طبعا كلامهم في هذا الناس اللي كانت بتخالفنا وتحدث مشاكل معنا يقول لك انتوا كده طالما بتقولوا كفر اكبر في الحاكميه بأنتم انتوا ده كلام ده كلام كافه علماء الأمة الكبار ابنك حافظ ابن كثير رحمه الله اقرأ له قوله وتفسيره في عم في في التفسير عند قول الله تعالى أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما لقول القوم يخنون وانظر في كلام حينما قال ينكر معنى كلام ينكر الله تعالى على من يقر على حكم الله المستمل على كل خير الناهي عن كل شر إلى غير باء من أهواء البشر أو تشريعات باطلة وكذا وكذا ثم ضرب مثالا باليسق واليسق هو كتاب جمعه جنكيس خان ملك التتار وهذا الكتاب جمع فيه من شريعة الإسلام ومن شريعة هواه ومن شرائع النصارى ولوت خليط زي القانون الوضع دلوقتي كده جزء من قانون فرنسي وآخر من الأهواء وثالث يقول لك هنبغ حتة كده من إيه من تشريعات الإسلامية مش لإيه لها حد ورابع مش عارف من كده نفس الكلام وزيك سميه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بالياسر العصر فقال فمن فعل فعله فهو كافر يجب الخروج عليه اذ لا يحكم غير الله رسول غير الله في لا في قليل ولا في كثير حتى يجب الخروج علينا ضوابط انتبه معايا يجب الخروج ا تفرق بين الحك والفتوى لو كافر كفر كفره بهذا النوع وقول لي باب كثير يجب الخروج عليه اذ لا يحكم سواء سوى الله عز وجل في قليل في كثير أنه هو العكم شيء والفات شيء آخر يعني إيه يعني هذا الوجوب مشروط بشروط وزوال موانع ومتبعنا في موانع الشروط القدرة أن يكون هذا القدرة وأن يكون الكفر بواحد عندكم في من الله برهان مع القدرة مع تمايز الصفين مع عدم ترتب المفاسد معالم ترتب المفاسد ليه؟ لأنه تترتب مفسد أعظم إذا فعلك لا يجوز انتبه لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها ولم يثبت أبدا طالعت منهج الأنبياء لم يثبت أبدا أن نبيا القاتل هو مستضعف أبدا طالع كده ويقرأ من أول, أول سيدنا لوح عليه السلام قال إني مغلوب فانتصر وهذه سيدنا موسى عليه السلام قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريد وما يشاء من عباده ولوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أواو إلى روط شديد وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر سمية عذى وكذا صبر فإن معينكم الجنة ولم يقاتل هو مصطلع فهذا أمر الثالث خدت بالك إن, ليه؟ إن عند عدم القدرة ولو هات مفسد أعظم لا يشرع القتال لا يشرع لا يشرع وفي ذلك تفاصيل بها مشاهدة ناخدها إن شاء الله ونحن نتكلم في المفاهيم في قضية الجهاد وتفاصيل الأحكام فيه لكن بس عشان الشيء بالشيء يذكر عشان ما جيش يتعدي حتة أخي يسمع مسألة ويجري إيه يسالع أو يتخبط لا في ضوابط في ضوابط وده الفرق بين الحكم والفتوى أيو الحكم واجب لكن الفتوى قد ممكن تصل للمنع عكس الفتوى انزال الحكم على الواقع وتحتاج إلى حكم شرعي وواقع مرعي انتبه فقد يقول الآن بالوجوب تغيير المنكر باليد واجه لكن بشرط القدرة على الترتب المفسدة فلو تغير منكراً بيديك وسيترتب عليه منكر أعظم فعلك غير جائز محر للفتوى بأم كده بالك في عايزها وده الفرق ف تقاتل وانت مستضعف انت خالي عشان ايه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله طيب اذا كان هيبقى كله غير الله بقى نتيجه خروجك زي ما حصل معانا كده الناس اللي خالفت في هذا في ثمانينات والتسعينات والمساجد بعد ما كنا بنقعد زي كده نعلم أخذت المساجد وعطلت وشرد الناس وضعوا فوتن من فوتن عن دينه وخرجت الفئران من جحوريات وهاجموا الإسلام وتتطاول ويرمى بالتطر وضاع ما ضاع قلنا له قبلها الكلام ده يا جماعة يا حكام ده شرع في فرق بين حكم وفتوى وحدث ما حدث طب انت كده قم جعلت الحكم لله انت جعلت كده كله غالبه بقى الغير الله ضيعت ما في يدك ضيعت ما في زي غير المنكة اسم تغيير المنكر مرة منكر أطفال يعني يزيله طيب زي كان يكاكطره هيبقى منكر أكبر وأكثر هيروح يقدم ضريح الآن يتبني على أعلى مستوى ويتعمل دعاية والناس يتعطلوا الدعاية وتشوى الصورة اللي عملناه هيروح يحرق نادي فيديو ولا يعمل مش عارف جماعة فرح الفرح يبقى هاتي منكرات أعظم من هذا إن كان كشك صغير كان ببيع شرائف يتعمل له بقى حاجة كبيرة ب ويوسع وتأخذ الناس وتمدع المسائل ايه اللي عملناها؟ أنت عظمت المنكة تارتو لابد أن نفقه المسائل وبعدين ده الجمع من الأدلة يعني ديكت المشكلة أنك تاخد من دليل واحد ما ينفعش ليه؟ <تصفيق> مسألة مراعاة المصالح والمفاسد مش من عندنا دي بارتو من أدلة القرآن والسنة ها ولا تسبوا الذين يدعون الله ها يدعونتم من الله في يصبح الله عدواً ها تسبق ألات الباطلة؟ من الواجبات لأنها كرامة لها لكن نوهي على سيترتب على ذلك سبب الإلهي الحق منكر أعظم بكثير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الكعبات ولم يعد على قواعد إبراهيم لأنه كان حديث ها حاج فإيه فتنة له ولم يقتل المنافقين اللي قال حتى لا يتحدث نسخة محمد أن يقتلوا أصحابه فدي كل أدلة فالجمع بين الأدلة رب تبارك زي ما قال في القرآن خاتلوهم في في, في نفس الصورة قالوا أعجرهم ما استطعت من قوة غربات الخير ثم نسخ الايات برضو نفس الايات نسخت الاحكام صح? بص اوه بعد مكان الواحد يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين بعد كده لانا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين انتبه بقى الواحد مطالب بعد مكان واحد مطالب يسبب امام عشرة لا يجوز ان يفر امام عشرة نسخ نسخ هذا والخطاب موجه لمن للصحابة علم أن يكون هناك ضعفة وأصبح الواحد يسلط أمام سنين فقالوا فمن فر من سنين كما قال ابن عباس فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر إذن في أحكام وتفاصيل وده كلها في نفس الصورة ما تخصش أهو السيب أخرى هي دي مشكلة المشاكل هي دي المعضلة عبر القرون سواء في الأزمنة الغابرة أو في أزمنتنا هذه أن الناس استاخد نص والسيب سائر النصوص لا لا بد أن تجمع بين النصوص، ودي من معالم منهج آل السنة، المعالم المنهجية عند آل السنة والجماعة، من معالمهم، معالم منهجية، معالم الاستدلال الجمع بين النصوص، وعدم أخذ الدين من نصه، زي ما حضرت القصيدة الحكيمة، نجمع بين النصوص، وناخد باله، وهكذا وسائر أمور الشر، وذكر ليه؟ لما تجمع المتشابه. يحمل المحكم هو المطلق يحمل على المقايم المجمل له مبين العام يحمل على الخاص بنخرج بايه بحكم الله الذي يريده منا واللي موافق لمراد الله عز وجل انتبه فالمهم بقى الشاهد احنا خرجنا عن الموضوعه ان يا لك الياسق الشيخ الاسلام اهوت امام بن كثير بان الياسق ايه علق الشيخ احمد شاكر في عمل التفسير على هذا النص اللي علمه ابن كثير ده كلام ابن كثير وقالوا برضه في البداية والنهاية وغيره وغيره وغيره لأن البعض كانوا يعترض علينا وقولوا كده ايه تكفيري طبعا من الطيرات اللي هي ربنا يعافينا ونسأل الله أن تزول معاي مع النظام البائد خدت بالك لك أنت تدعي السلفية زورا وهي تلبس تحاول أن تقرر واقعا باطلا وأن تلبسه تلبسه ثوبا ثوب عايزة له مشروعية فيجعل قولك وليه الأمر طب وليه أمر من ايه ايه ماشي احنا مش نقدر نخرج ل في فرق بينه متغلب وأنا لا أستطيع الخروج عنه أو راعي المسائل لأنني غير قادر وفرق من تحول ولي أمر شرعي شرعي ليست هناك ولاية شرعية لمن يحكم بغير ما أنزل الله في فرق من ده هذا اللي خلط غريب خدت بالك وده ترطب عليه مفاسك كبيرة جدا مخلات تمام أنت ما عندك ولي أمر شرعي هتتعب نفسك وتغير القوانين الفرنسية لا وتسعى تحكيم شرائة الله لا, لا. وهتكلم أنت خلاص من المسألة بسيطة نسأل الله العفو والعفو هتكلم لك وذلك تلقى إيه أصحاب هذا الفهم ايدهم كما يقولون يدهم في الماء البارد لا يشغلوا شيء ينمي الأجفوني السلطان الشرعي موجود والدولة القائمة والحمد لله العلماء بإنساء وعمليه تمام وفي حاجة نسأل الله السلام والعفو كل هذا الضياع وكل هذه الحرافات لا تؤرق له مضاعف نسأل الله السلام والعافية فانتبه فشيخ أحمد شاكر علق تعليق رائع على كلام الحافظ ابن كثير أنا قرأه طبعا عليكم لما فيه من الفوائد و... <تصفيق> يقول طبعا رحمه الله <تصفيق> يبقى انتبه يا جماعة يبقى احنا كده قلنا ان قضية الحاكمية جزء من الربوبيه وجزء اولويه بيانا الربوبيه اللي هو فعل الرب التحليل والتحريم تحليله ايه والتشريع ماشي وفعل الاولويه اللي هو تحاكمنا انا اتحاكم ايه خد بالك معايا ازاي لما قلت الحكمه كل الله ورسوله وبيان تشريك الحاكمية التفصيل وقلت لك منه كفر اكبر واصغر كما قال ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله ونقلت لك كلام الحافظ ابن وغيره فهو في نوعين كفر أكبر وكفر اصغر وهمه لك دلوقتي ايه هو الكفر الاكبر وايه هو الكفر الاصغر وبيانته لك كذلك ايه هو اليسق اللي كان بيذكر بكثير وده الفرق بين يعني زي ما نقرا كلام الشيخ شاكر وهنعلق لك على الفرق بين فهم المسلمين الاول وفهم اللي كانوا فهم التتار حتى في وقت كانوا وقتها يعني ايه والتتار متغلبين عليهم وكذا وكذا لكن انظر لم يتعاملوا مع هذا الياسر إلى الدرجة التي لم نجد إلى الآن نصا لهذا الياسر اختفى تماما. لو نذكره العلماء في كتبهم ما رأينا له أثرا. ليه قاطعهم قطعة تامة قضي محسوهم خاطر حكيم معه معنوكين التتر وقتل العق ودي المشكلة. بزيك ما يعني زي ما قال بعض, بعض اللي بعض اللي بعض المفكرين أو بعض الكتاب أننا بطلنا ببلية لم تحدث في تاريخ الإسلام بليتين, بليتين. إحنا بكنا نشاء محمد سمعين حفظ الله اللي هي أن غيبة السلطان الشرعي قال لك ديت إيه؟ بلية لم يبتلى بها المسلمون عبر قروني وكانتش بتطوّع بصنعه يجل السلطان الشرعي حتى حصل قلوه سريعيا يجل السلطان إحنا بطلنا وطال هذا نسال الله يعيده البلية الثانية أن المسلمين عبر القرون كانوا يعتزون بدينهم حتى في أشد الفترات وفي أحلك الظروف ينظر باستعلاء إلى الكفر وإلى الكفار وإنهم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ختمل فينظرون يعتز بدينه ويستعلي على الكفر وأهله لم يحدث ما حدث لنا الآن من الهزيمة النفسية اللي أصبح ولي أصبح ننظر إيه إن الكفار بالاستعلاء بقى إن هم مش هستعلاء نستعلم عليهم لا ضخم من شأنهم أصبح المسلم لا يعتزوا بدين عنده هزيمة نفسية هذه هزي طبعا دي وليدة إيه وليدة حرب فكرية ومنهجية وتعليمية ومتهاك كثيرة ووصلتنا إلى هذه إيه إلى يعني إيه ألقتنا في هذه الهوة السحيقة نسأل الله العفو والعافية إن أصبح هذا إيه الذي نراه واحده حصل نوع من الهزيمة النفسية ده لم يحدث في تاريخ الإسلام بدليل أنه شفت عملهم على ناسك إزاي؟ استعلوا عليه بعد أنهم يقتلوا ويشردوا ووالأخير إلى الدرجة التي بل أن التطار نفسه زابوا في المسلمين زابوا وانتهى كتابوه وانتهى أمروه ليه؟ باستعلاء المسلمين بديلهم واعتزازهم بديلهم ومقاطعتهم لهذا الهزاق ماشا يا جماعة؟ فالشيخ شاكر رحمه الله علمه أحمد محمد شاكر من أكابر علماء المسلمين في هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة كان محدثا كبيرا وفقيا ومفسرا ولغويا وأديبا وكان يعني رجلا عجيبا رحمه الله رحمة واسعة ولو يعني انتاج علمي رائع ولو انتاج علمي رائع يعني منها جهدوا في المسند مسند المسند الإمام أحمد بن حنبل فكان يعني كان من الروائع حقيقة وله طبعا أيضا بعض تحقيقات الحديثات كثيرة وله شرح مختص علوم الحديث اللي هو الباعث الحسيث وله شرح الألفية الحديث وله بحث فقية جميلة زي حكم الطلاق في الإسلام ويعني إن كنا بعض الأراء التي ذهب إليها وله بحث في قتل مذمن الخمر بعد المرة الرابعة بعد الحد الرابعة ولو بعوث ولو باعث رائع الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر ولو كلمة الحق باعث رائع وجمعت مقالاته في جمارة مقالات العلم حمد محمد شاكر في مجلدين فيها ما فيها من الفوائد وغير ذلك من كتبه الرائعة رحمه الله ورحمته واسعة وجزاه الله عنه وعن الإسلام خير الجزاء ماشي يا جماعة فيقول في عمضة التفسير بعدما ذكر زك... زك... كلام الحافظ ابن كسير رحمه الله زك... ع... تعليقنا على كلام الحافظ يقول أقول شيخ شاكر يقول أقول أفاجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم أو أن يحكم المسلم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوروبا والثنيا المنحدرة بل بتشريع تدخل الأهواء والأراء الباطلة يغيرونهم. ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها هذا لا شأن له لا شأن له وذلك من المواقف الطيبة للشيخ حسن الضيبي رحمه الله أيام كان في مجلس الدولة ذكرها الشيخ عمر الأشكر من مواقفه الطيبة رحمه الله وكان ساعتها ليس في صحوف الإخوان المسلمين فإنه هو اعترض على القانون القانون ده كان عبد الرزاق السنهوري عمله الله بما يستحق كان تكلم يعني ايه فكان له تعليق جميل على القانون ده لما خرج يقول له رأيك قال رأيي أنا لا يعني من أصل القانون أنا أرفضه قال أرفضه من أصله ورأيي لا يقدم ولا يؤخر لأنه ما دام مأخوزا من غير الكتاب والسنة فهو عندي باطل قال مرفوض فأنا لا أناقشه من أصله وكتب هذا الكلام ومعاته للناس المسرين اللي معه قال أنا لا أناقشه لكونه غير مستمد من الكتاب والسنة فهو عندي من أصلي باطل لا يحتاج إلى يقول أنه إيه أنه أخبرك في صواب في خطأ قال مادام غير مستمد من الكتاب والسنة لأنني كمسلم هو يقول كمسلم أعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينبغي أن أن يستمد حكم ولا تشريع إلا من الكتاب والسنة فإن أخذ منهما فهو باطل من أصله لا يستحق المناقشة معنى كلامي يعني فهذا كان كلام طيب يذكر له ويعني نحن قوم نحب الانصاف ونذكر لكل ما له قبل أن نتكلم بما عليه فالعلام أحمد محمد شاكر يقول رحمه الله إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط يعني لم يبلوا بأنهم يحكموا بتشريعات باطلة مستمدة من الأواء ومن الأمم الكافرة الملحدة لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد عهد التطار وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام ده بس الفترة الوحيدة بس شو بالفارق بقى ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له مع هذا المسلمون لم يخضعوا لهذا الحكم ماشي بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته وزال أثر ما صنعوا بسباة المسلمين على دينهم وشريعتهم وبما أن هذا الحكم السيء الجائر كان مسطرو الفريق الفريق الفريق الفريق الحاكم الزاك لم يندمج فيه أحد لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ولم يتعلموا ولم يعلموا ابنائهم فما أسرع ما زال أثروا أفرأيتم مول بعشر يتكلم يقول أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن يعني الناس المسلمين تعملوا معه زي قاطعوه لم يتحكموا للأسق لم يتعلموه لم يعلموه أهملوا انتهى والعجيب سبحان الله كل المسلمين فعلوا هذا كل عشان تعرف احنا اكبر حاجة نحتاجها ان, ان, ان نصحع عقائد المسلمين وان نبني شخصيات الشخصية, الشخصية المسلمة على المعتقد الصحيح وان نضبط مفاهيم الأمة وتصوراتها على الكتاب والسلح فإذا نجحنا في هذا فقد ظفرنا بمرادنا ووصلنا إلى ما نريد فلا الجهد الآن الذي ينبغي أن ينصب أن المسلمين عامة وخاصة يتعلمون المعتقد الصحيح ولا يتحكمون إلا لله ورسوله وينضبطون بالشرع ولا يحتاج إلى دعاة عقيدة في كل شبر في كل موقع في كل مكان ومن هذا نحن نقوم بهذه الدورة كبداية نحتاج كل واحد يفهم معتقد أهل السنة بتفاصيله ونعلم الناس نعلم البيت نعلم الأولاد نعلم الزوجات نعلم المسلمين حتى يتشرب الناس المعتقد الصحيح وساعتها بفضل الله تبارك وتعالى سننجح أو سنصل إلى ما نريد نعم ساعتها ننجز ما أردناه وأنا أحز من نحن ننشغل عن هذا بأي شيء جالب أو أي شيء آخر نمضي في طريقنا تعلم المعتقد تعلم الدين معلم المسلمين نرسخ العقائد نرسخ المفاهيم نوضح المسائل يتشرب حتى تصبح المسائل معلومة للعام والخاص ويتربى الناس عليها ساعات أو شفت تخيل في هذا الوقت. ولا يعني هذا جهد العلم بن البن هذا من الأكابل مش خساب التيمية والعلماء والقيم والعزم وغيرهم غير من العلماء ولذلك يا جماعة لو أننا طالعنا التاريخ لو طالعنا التاريخ نجد كل الانتصارات الكبرى للأمة تسبقها نهضة علمية نهضة علمية بس علماء ايه؟ مش عايشين في أبراج او بعيد عن الناس؟ لا يعيشون في وسط الناس يعلمون ويتعلمون ويصححون كل المصلحين كانوا في هذا الشاء يعني كان في فترات من الفترات الحروب شغالة وبعض الناس عاديين في في أماكنهم لا شأن لهم يعني بعض علماء لا كده. الفرق الذي جعل محمد بن عبد الروهاب رحمه الله يعني يأخذ ذي المكانة وينفع الله بدعوات هذا النفط و يؤرق مضاجع عدائي الله نزل إلى أرض الواقع نزل في وسط المسلمين يعلم ويبين ويصحح ويأمر وينهى ويربي ويعاد فأصمرت دعوته صمرات مباركة وكذلك شيخ الإسلام للتنمية رحمه الله وغيره من علماء الأمة المصلحين في الأوقات لا يحيى بعيدا تتطلع سيرت شيخ الإسلام للتنمية؟ شوف في السجود وفي الحروب تلاب وسط الناس يسبتهم ويشجع ويكلم هذا وينزل وهاد ويناقش ويحاور ويناقش ويوضع الصوفية ويحاور هؤلاء ويناقش هؤلاء ويضرب هكذا وده المطلوب العلم ينزل ينزل إلى واقع الناس إلى وسط لأنه ما قيمته إن لم يصح مسار الناس ما قيمته رضي الله عنه أدرب كفي في زمان علماء كبير جدا لكن في الصمر قال الصمر لا ليه لأنه نازل بعلمه يعلم ويربي عان و تعرض و تعرض سيرته لا المطلوب مطلوب أنا أحب ذلك لكم لتقرأ لك راح أتكلم كلام تيسن عن ذواته وتقرأ سيرته وغير من المصلحين كشيخ الإسلام وغيره نحن نحتاج الآن إلى علماء و علم شرعي لا يحيون بعيدا عن الناس بل في وسط الأمة يعلمون ويربون ويدعون ويصححون ويأمرون وينهون وينضبطون بشرع الله هكذا حتى تشرق الأرض حتى يطبق القرآن في حياة الناس والإسلام، حتى تعود الأمة إلى سابق مجدها بزمن الله تبارك وتعالى. فالشغل طبعاً، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شريعتهم، وزال أثر ما صنعوا بسبب المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إزاك. لم يندمج في أحد من الأفراد الأمور الإسلامية المحكومة ولم يتعلموه ولم يعلموا أبناءهم فما أسرع ما زال أسرع أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كسير في القرن الثامن، لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ألستم ترونه كانوا يقولوا إيه يعني الحافظ ابن كسير عبرته هو توضعه جدا يعني شو يقول لك عبرته يقول إيه إيه بيكلم ان هو بقول كالياسق اللي هو وكاله عن مواني تتكلم من فعله وفاكيف ريجي بخلوش عن أخي كلامي فبقول بقى اشوف الوصف القوي وانظر كان الحافظ ابن كثير ياصر حالنا ما هو نفس الوضع الياسق مجمع فيه شريعة اليهود واخبالك والنصارى والأهواء وبعض حاجات بالإسلام اللي بيلوله لاش حكم مش لقيل لها حل يقول لك ماشي ايه حتى اقمره ازاي بقى يقول لك طب شوفوا المذهب المرجوح يعني حتى برضه مش يجيش مذهب الراجل خدت بالك يعني يجي حتى في المواريث أو يجي مثلا في الأحوال الشخصيه مش لاقي مفيش انت مش لاقي حاجه وبرضه الثاني مفيش بس ما يعني ايه خالص مش عارف ايه مش عارف يجي محاجه يقوم يدور برضه على ايه على المذهب يجيبش مذهب الراجل يدور على مذب المرجوح خدت بالك معايا حاجه غريبه فهذا الخليط وهذا ايه مزج فيقول طبعا الزمكم ترونه ويصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاء أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية بلسما كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد الظلام ظلما وظلاما منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي أشبه شيء بذلك اليسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر هذه القوانين التي اصطنعها ناس ينتسبون للإسلام لم يتعلمها أبناء المسلمين يفخرون ثم يتعلمها أبناء المسلمين يفخرون بذلك أباء وأبناء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتلق هذا اليسق العصر شوف كم تدفع الأموال لتولي مناصب القضاء وكذا في الحكم غير مصرح أموال تدفع وكذا وكذا وكذا خد بالك غير ذلك يعني جزا الله خيرا الاخ محمود جمال خيره كان في متعاون وكيل نيابه ثم قدم استقالته إذا الله خارج الجزاء الناس بيدفع من المئات الالوف انتبه لك عشان تتعمل بمثل زينه فانظر كلام الشيخ اهو فعلا يفتخروا يفقرون ويتعالى بعضهم على بعض ده كلام الشيخ شاكر ولك فانظر يتعلموا أبناء المسلمين يفقرون بذلك أباء وأبناء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتن قياز الياسق العصري ويحقرون من يخالفهم في مثل في ذلك ويسمون من يدعوهم إلى استمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا جامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البزيئة بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى يساقهم الجديد بالهوينة والليم طارة والمكر والخديعة <تصفيق> يعني يجي في حول الشخصية أو أحكام الأسرة وبرضو مش ع... لازم كل شيء غاية طلع قانون عايز يحق يمنع بيت عدد من زوجات أو يقول يطلع قانون تاني إن الزوجة من حقها إنها مثلا طرق دخولها تعرض إلى ويدخل آراء غريبة ليس له وجود في الفقه الإسلامي أو يبحث عن رأي شاذ أو كذا من باب حتى اللي هو ده عايز برضو يه يحرفه. يعني يعمل على تحريفه رويدا رويدا يقول بالهوين واللين طاره والمكر والخديعة طارة وبما ملكت ايديهم من السلطان طارة ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدين عن الدولة شاهد كلام الشيخ عام الشاكل رحمه الله يعني الدعوة دي مش جديدة يجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد عن التشريع الجديد أو يجوز لأبهم أن يرسل أبنائه بتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالي كان الأب أو جاهله أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعة الله البينة ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملةً وتفصيلاً ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسول كتاباً محكمة لا يأتي البطل من الدون الخلفه وبأن طاعة وطاعة رسول زي أبي واجبها قطعية الوجوب في كل حال ما أظنه يستطيع طبعا الكلام ذلك على علم يعني جملة وتفصيل يعني معناه عالما بحكم هذا لكن المسلمين قوتوا من غالبهم قوتوا من جهل انتبه لازم ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحق التصحيح ولا الإجازة إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراه ولا عزر لأحد من, من ينتسبون للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها طبعا يكسر عزر لا يعلم أنه يكفر بذلك لا في تفصيل يعني هو اللي يعلم حكمها ليس لو عزر أن يلجأ إلى التحاكم إليها طبعا على تفصيل في حاله كما سيأتي فليحذر امرؤ لنفسه وكل مرئ حسيب نفسه ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغي غير موانين ولا مقصرين سيقول عني عبيد هذا اليسق العصري وناصروه أني جامد أني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل ألا فليقولوا ما شاءوا فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول انتهى جزاء الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورحمة الله عليكم بعدها طبعا كلام من الشيخ محمود شاكل أخوه في تعليقه على الطبري تفسير الطبري بين فيها الأثر بتاع بتعبي مجلس إنه كفر دون كفر وإن ذاك كان اللي كانوا إباضية خوارج نكون بيرد أبو مجلس على ناس قالوه من الإباضية والخوارج فأراد أن يبين لهم إن الكفر كفران عند هذه السنة والجماعة في تفصيل تقرؤوه سواء في التعليق أو في كتاب الفضل أو في غير ذلك من الكتب بالعلامة محمود محمد شاكر والرحيمان الله بدأ هذا النقل بالكلمة صغيرة أقولها لك سريعا اللهم إني أبرأ إليك من الضلالا كلام شيخ محمود اللهم والشيخ شاكر نقلها برضو في عمد التفسير على الهامش نقل كلمة أخيه العلامة محمود محمد شاكر أسرة مباركة والده كان الشيخ محمد شاكر كان وكيل الأزهر رحمه الله رحمة واسعة فالشيخ محمود بيقول اللهم إني أبرع إليك من الضلالة وبعد فإن أهل الرئيب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعظرة السلطان في ترك الحكم ما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزل في كتابه وفي اتخاذ قانون الكفر الشريعة في بلاد الإسلام فلما وقف طبعا جابا وحاول يجب الخبرين دول يعلق على كأنه كان عايش شيخ محمود شاكر مات من فاطر رحمه الله وكأنه رأى في زمانه هؤلاء الذين خرجوا علينا يحاولون أن يبرروا ويلتمسوا المعزيل بكل شكل إلى من يحكم بغير ما أنزل الله بل يشنون حربهم والدروس على من ينكر هذا ويدعو لتحكيم شريعة رب العالمين مروا لك ده تكفيري وده حزبي تكفيري وده خارجين على ولاة الأمر ولزال يتغنوا وحتى بولاة الأمر بعد مراع حاجة غريبة جدا لا يعني أمر غريب مش عارف الحكاية وأنا لا أدري ليه ليه ما خرجوش يدفع عنه يعني يقل فاجه الناس ويدفع عنه طالما ولي أمر شرعي ولما ليه المسألة كده تنع ذاكي ما هو زكاء هو ده غباء راح يصابخ الزمن ويهيئ الكلام لالفترة اللي جاية خدت بالك حتى انه لا يبنع حتى من ايه من واحد نصران يتولى الحكم والعزب الله خدت بالك وبالاجماع منعقد انه لا يتولى حكم المسلمين كافر الاجماع نقل ابن المنزل وعياض وغيرهم عياض انه لا يجوز ان يتولى امرة المسلمين شرط اساسي في مانيا يتولى امرة المسلمين ان يكون مسلما ده إجماع منعاقب وابن القيم قال الكلام ده في كتابه أحكام أهل الذمة وفصة خاصة يعني اللي هي في, ال في الوزارات في خلاف والراجح المن والراجح المن اه الراجح المن لأن هناك نوع من نوع الإمام القيم قال لما كان الولاية كانت تولي شخ.. شخ.. شخ.. شخ.. كانت تولي شغلات الولاية كانت توليهم نوع من الاخر الكلام الإعزاز لهم خد ملك وده ممتنع فالراجح حمام لكن في خلاف عشان بس الصلاة لوه أقول يعني وضعه خ <متضح> خلاص ماشي. <تصفيق> فالشيخ محمود شاكر بيعلق بقول فلما وقف على هذين الخبرين بيصف بيتكلم عن الناس اللي في عصره راحوا جايبين الخبرين اللي قول ابن عباس كفر دون كفر في تفسير سلط المائدة في ومن اللي محكوا مصرف لكهم الكافرون فما شافوا بقى الاصرين دول واصر ابي مجلس يعني اصر ابن عباس واصر لابي مجلس ماشي في كود الحكومة كف ودون كف بول اتخذه ماء رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله يعني خد الخبرين وراح يحتج بهما على جواز ماشي إن إيه تحكيم غير شريعة الإسلام في الأعراض والأموال والدماء خد فهو بيرد مع الكلام ده بولوا إن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها ليه؟ لأنه أصبح كده طالما ما استحلش يبقى ما كفرش خلاص. لكن الراضي ما فيش مشكلة مش ايه؟ كانها كبيرة معصية بفقط فيقول والعامل عليها والنظر في هذين بقى الخبرين هو بيوضح بقى واللي بصوا الخبرين الواردين عن ابن, أو ابن أبي مجلز. ماشي لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول يعني لازم يشوف تفصيل الخبر ومين السائل ومين المسؤول وإيه عقيدة السائل وعقيدة المسؤول وإيه المقصود عشان يصل إلى الفهم الصحيح فيقول إن أبو مجلز لو لاحق ابن حميد السدوسي دا كان تابعي ثقة رحمه الله كان يحب عليا رضي الله عنه وكان قوم أبي مجلز قم بتعباء من بني السادوس من بني شيبان بني سادوس ابن شيبان ابن زهر قبيلة مشهورة من العرب خدت بالك وفيها قصيدة كان شعر مرة كده بقول لو كنت من زهر ابن شيبان. لم تستبح ابلي بن اللقيطة الاخ الكلام يعني قصيدة طويلة يعني خدت بالك إنما كان لهم شوكة وقوة يعني في الجاهلين وهؤلاء الذين بقول لو كنتم من مازين لم تستبح ابلي بن اللقيطة من زهر ابن شيبان. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس، وهم نفر من الإباضية اللي بضيهم إيه، ها اللي بضيده الفين، اللي ب لا مرسود سوري على وين؟ اللي في سلطنة عمان، واللي بضي فرقة من الخوارج، ومفتي عمان سلطنة عمان من اللي بيكفروا بالمعصية. أقرب كلامنا كايم عنهم مو جس كذا في في فتح عليه كبير اللي ولو كتا... كان بيدعو لذلك ورد عليه الشيخ صالح ابن فوزان عفظاه الله بيكفروا بالمعصية بيصالوش مع المسلمين إباضية وموجودين في شمال أفريقيا ليبيا كده وداخل شوية كده مغرب خدت بالك الإباضية والبعض بيدعو الآن إلى التقرب مع, مع الإباضية الرافض والإباضية زي محمد السليم العوة وأمثال خدت بالك يعني هنقعد نلم بقى كل هي... كل عفن وفساد وهنجمع نسأل الله العفو والعفين فالأباضية فرق من فرق الخوارج من جماعة الخوارج الحرورية الخوارج سمعوا الرجالين نزلوا لقرية حروراء لأن الخوارج لما خرجوا راحوا فين لازم بقرية حروراء ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه عنهم رجع منهم مجموعة وبقيت مجموعة قاتلها أمير الممنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان ماشي يسموا حرورية لنسبة إلى حرورة نسبة إلى حرورة <تصفيق> ماشي يا جماعة يقول وهم أصحاب عبد الله بن ابن إباد التميمي يعني مؤسس الإبادية مين عبد الله بن إباد التميمي وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم ان عندهم كل اللي, اللي حكم على سيدنا علي يقول لك اللي حكموا الرجال كفرون كفر مطلق كفر ايه تعرفين انهم قال لك ايه حكم علي الرجال في دين الله خدت بالك ودي رد على سيدنا عباس قالوا لا فما ربنا قال يحكم به زواع عادل منكم وما المال يحكم بالقرآن السن والقرآن السن يحكم نفسهم ولا يحكم بهم ناس قضاء وناس تفصل بهم قالوا يحكم بيزوا عدل عادل منكم ولا كنت زين آه فانتبه فكلام في غات إيه زك سيدنا عليه إيه قالوا كذا إيه ما هو إذا الحكم إلا لله, لله قال سيدنا علي الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل مع إنهم هم اللي أشر على سيدنا علي في الأول إنه يرضى بالتحكيم فيه ناس بأمره غريب. آه. عارف ترضي؟ يعني آه. هم اللي أشار وعلى ما حق قال لك بس حق ما رؤية الرجال في دين الله خذت بالك شغل والعزب الله فهم عملوا فطبعا سيدنا علي قال لي ما تحق وريد بها باطل وهل يعني هل إن لم يكن هؤلاء الأكابر هؤلاء الأفاضل هؤلاء الأماثل وعلى رأسهم الصحابة رضو الله عليهم وعلى رأسهم في هذا الوقت أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله. اللي ماكو أيضا في الطرف الآخر كاتب الوحي معاوية رضي الله سيدنا معوية رضي الله عنه اللي ماكو نولاء الأفضل من يحكمون كتاب الله من يحكم نم حكموا كتاب الله ستنمش. فالمهم فقال طبعا إيه فحدث فطبعا دول كانوا بيقولوا بمقالة الخوارج وطبعا كفروا سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا معوية مقاتل سيدنا علي وماله حقاتل عبد الرحمن بن ملجم قاتل سيدنا علي طبعا على هذا المجرم عبد الرحمن بن ملجم من الله ما يستحق خدت بالك علي من, إيه من الله ما يستحق وقالوا فيه أشعار ونسأل العفو العافية لما يحدث لابس في المسائل قالوا فيه لك قالك يا ضربة من تقيم لم يرد بها إيه يعني لا يبلغ عند ذي العرش رضوانه خدت بالك إنت الزهد وبقى الأشعار نبيرجو بيه أن يكون أسقل الناس يوم القيامة ميزانا عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليه بالضربة دي يبقى أصل الناس ميحتاجين بيك اللهم نسأل الله العفو والعافية فانتبه سأل في ما يحدث لبس لدى الناس وعدم فهم يتربت مخاطر قاسية خطيرة عشان كده نحن لازم نعمل لورط المفاهيم عشان تتصطح المسائل ولا طريقك فانظر فكانوا يقولون بمق بمقالة سائر ال الخوارش بالتحكيم في تكفير عليه رضي الله عنه إسحاقما الحكمين وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم حشاه ثم إن عبد الله بن إباط قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه ما هم بقى أتفرعوا هتلقى كل واحد يأتي عشان يعمل ودي مشكلة انتبه دي تلقى ما تقرأ في الفرق الضالة تجد حاجة عجيبة تجد كل واحد يعمل إيه يروح الجيب أو عايز يخرج يعني شايف نفسه ما ينفعش يبقى تبع فعايز يخرج عشان كل واحد قال إيه؟ ايه وزاقتين فرق لهم فرق الأزارقة الفرق وال والاباضيه وكذا و ورضاعه وحمزه الشاري ومش عارف مو... وكثير بقى كده وكل فرق كده المعتدله متفرعه ليه كل واحد فيهم شايف انه ما ينفعش يبقى تابع عايز يبقى هو مدبوع عباره ناس يوم يعمل ايه يروح ضاير في مخالف بيها الايه ويبدا يجمع الناس عليه يتسمى الفرقه بتاعته يجي ثاني كده انتبه فدي مشكله دي مشكلة خطيرة، وزيك أنصحك دائما من تحصل على عشان تسوقش هذا المسألة، لكن تيجي بس الحين إيه كده مسألة عادية أو فيها خلاف سائق أو مسألة منضابطة، آه اختلاف في المسألة من فعش يجمع فيها خلاف تضار مخالفات شرعية كذا لكن تيجي على مسألة بسيطة وفاه وافع أو ما خلفته نوع أو أو منضب وتتعش انتشرت على القلبة قبل مسألة خطيرة، فهم كانوا كذا، فوعشان يخالف إيه؟ دوكام الخوارج بيقولون اللي خلفهم مشرك قالك لا كافر طبعا في هناك كذا كدهم خلنا نقنعهم هم بعديتي بس قالك لا كافر مش مشرك و... وجمع الناس بعض مواضيع بدعوا وعلى فكرة الأكتر الناس بقوا من الخوارج جزاهم وجودي لهم دولة سلطنة عمان معهم لأنهم مهربوا من ساحتها هناك فالموط من طبعا سمعن خالف الخوارج ك ليزم فقال أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض والإمام بتاعهم افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أين الفريقين كان هو بأي دا أن الإباضية كلها تقول إن دور امتبه شوفوا الكلام بتوع جماعات التكفير وعدم العزر هو لو أنت رجعت لو قرأتوا في مقالات الإسلاميين لابن الحسن الحكس عليه رحمه الله أو كتب الفرق فرق اسمها البيهاسية نفس كلام كثير من موضوع توقف التباين وعدم العذر دلوقتي نفس الكلام اقرأوا البيهاسية بالتفصيل وشوف الكلام هيادي خفية نفس الكلام جديد اقرأ كتاب التوقف والتباين أو فرقة البيهاسية في كتاب أتجد حاجة عجيبة هتلقى نفسك 1 2 انت تستغرب ازاي اه في احياء لأفكار الفرق الضاله هم دول برضه كمان خل... دون كلماتهم يقول لك ان دور مخالفيهم خدت خل... بالك انت ازاي دور الا معسكر سلطان فإنه دار كفر عندهم تقسيم الدار داخل المكان داخل المكان خدت بالك دي لوحده انت بتكبر دولت ولا الكفر طب وانتوا لك ده دار اسلام المكان بتاع خل... دار اسلام خدت بالك ده دار كفر ثم قالوا ايضا إن جميع ما افترض الله سبحانه طبعا مع مسألة أن الدار الكفر حتى لو دار كفر... مش معناها تكفير كل من فيها طبعا أنت مكة قبل الإسلام قبل الهجرة كانت دار ايه؟ دار كفر وكان موجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الحكم الدار ما بينسحبش على الناس انتبه سو... إن جميع ما افترض الله على حق إيمان وكل الكبير فيها كفر نعمة لا كفر شرك ولا مرتكب في النار خالدون مخلدون وافوا كده المعتزلة قال لك أن المرتكب الكبيرة كفر وكفر ونعمة طيب ونهايته خالد في النار طب وعملت ما هو كده كفر أكبر وده مخالف أننا أهل السنة والجماعة عقيداتنا أن الكبيرة مرتكبها لا يكفر إلا إذا استحال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا معا إيه استحلاله لمجانا ها ولا بنقول أخبالك بل نقول أمره إيه؟ إلى الباري يعني ايه تحت مشيئة الله النافذة انشاء عفى عنه وانشاء اخذ زي مشيخ حفظك يقول واضطحقه يقول رحمه الله في عقيدته ولا نكفر مسلما بكبيرة ما لم يستحلها. لها دي عقيدته لكن هم كل الخوارج انتونوا والمعتزلة خلفوهم في الاسم ووفقوهم في الحكم قال لك منزلة بين المنزلتين طيب وبعدين وفي الاخرة قال لك مخلص في النار ألا؟ فبنتكذا ارتديت نفس الوظف، فخالفوا مسماً وافقوا حُكماً الخوارج، ودول بسموا يسمونا بالوعيدية. يعني أنت ما تقرأ مثلاً إيمان، هتلا عندك الوعيدية من الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. والخوارج دخل بقوم البضيع. ليه؟ لأنهم غلبوا جانب الوعيد، خدوا حديث الوعيد، وسبوا حديث الوعد. على الجانب الآخر المرجية، خدوا حديث الوعد وطرقوا حديث الو وفي الوسط بقى على, على المخطّط المستقيم آل السنو الجماعة جمعوا بين إيه الوعد والوعيد فكانوا وسطا آه قلت مالك المعاصي تنقص الإيمان تعرض صاحبها للوعيد قاديات يك... وبعض العصا لازم يخش النار لكن لا يخلو وقد يعاف وقد يعاف الله عنه تلاوة وقد تغفر سيئاته بالمكفرات اللي هي مزيلة لعقوبات الزم زي الأمراض، سكرات الموت، عذاب القبر أهوال القيامة فإن لم ينفع كلها؟ ممكن إيه؟ يطهر في النار ثم يخرج وقد يعفو علم الله ابتداء فكان إيه؟ كن كان للسنة أسعد الناس ليه؟ جمعوا بين النصوص فظفروا بهذه السعادة فانتبه لها ماشي؟ فالمهم طبعاً دول من الخوارج وجاين يسأل أبو مجلس يبعزيني بالسؤال ها. أه عزيم يأخذوا حاجة عشان يكفروا به بس سيدنا علي والصحابه خدت ماله فأردوا له كفر دون كفر ليه خلاص الكلام من... من... كانوا يريدون أن يلزموا الحشة في تكفير الأمراء لأنهم في معلن عندهم معسكر سلطان في اعتقادهم إيه ضاركوف فعزم والأمراء هم الكراميين كانوا الصحابه مش كان سيدنا علي بعدين مع الحسن ثم تنزل عن الخلافة طائع مختار حكمت كيف سيدنا حسن الحسن حكمت كيف آه يعني ست شهور يعني بهذه الحدود. طيب سيدنا علي مات سنة كان؟ رضي الله عنه. أربعين هجري أو حكم سيدنا الحسن ثم تنازل للخلافة العسيد مين؟ وده وللسر تلقى الجماعة الرافضين دائما خدت بالك يعني ايه؟ هم كده كده ما هم ما كل على البيت عندهم خد بالك مرفوضين مش, مش بالسورة كذبين كذابون لكن الحسن بلي تم لو تنزل مخبالك للخلاف على سيدنا طائعا مختارا الحسن ابن علي حقنا لدماء المسلمين تحقيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد حققوا وسمي هذا العام عام الايه عام الجماعه عام الجماعه خدت بالك معايا فحقا الله بيدم المسلمين دماء المسلمين وعشان كده العلماء يقول لك في لافته حلوة يقول لك أن المهدي في آخر الزمان سيخرج من زرية الحسن هذا سابت النصوص هيبقى من زرية الحسن ليس زرية الحسن رضي الله عنهما قال لك ليه بقى قال لك جزاء من جنس العمل لما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة طائعا مختارا حقنا لدماء المسلمين ها كان الجزاء أن جعل الله من زرياته من يملأ الأرض عدلاً ونوراً بعدما ملأ ظلماً وشوراً شاهدوا جزاب من جنس العمل لكن رضي الله عنه طلب الإيمان خرج طبعاً وإن كان العلماء خطأواه والصحابة وقف في وجهه لكن كان أمر الله قدراً مقدوراً كان متعولاً في هذا رضي الله عنه ماشي يا جماعة فبعد كده كنا فيهن الكلام ده يا ريت اقرأوه في تفصيل جميل في كتاب من هاج السنة النبوية لشيخ الإسلام لطهيمير رحمه الله له تفصيل جميل في بمسألة خروج الحسين صلى الله عنه والخروج عن ضابط المصالح والمفاسد بمسألة الخروج في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدارية لشيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام لطهيمير رحمه الله رحمة واسعة فطبعاً دول جايين عايزين سؤال ولا ناهم ربما عصوا وارتكوا بعض من لأن حصل بقى الأمراء بعض مخالفات فدول جايين عايزين يعملوا بها يغدوا قالي لا إن, إن المعاصي المخالفات دي إيه؟ كفر أكبر وعندهم من كفره كفر واحد ما فيش كفره ما فيش أصغر وأكبر فيكفروا أي أولاة لأيه الأمر أنا زاك ولذلك قال لهم في الخبر الأول هو بقال لهم فإن هم تركوا شيئا منه ماشي عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا يبقى ذنب يبقى مش كل طرق كفر أكبر شفت بقى أنت المناسبة إيه؟ يبين لهم اللي دول اللي هم الأصل فيهم الحكم من الإسلام وبشريعة الإسلام انخلفوا في أمره من الأوامر لهوى في النفس الشهوى والرشوى وكذا فلا إيه؟ زم وده اللي هيجي بعد شوية في الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر في قضية الحاكمية ماشي؟ أه النمر سيدك اللي كان الأصل فيهم أنهم يحكمونا. بشريعة الإسلام، فقد ارتكبوا ذنبه، أصاب ذنبه، وقال لهم في الخبر السامي إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب، ماشي، يعلمون وإذا لم يكن السؤال عام محتشج بمجتهد زمان، ما كانش الباقي نفس اللي الواقع اللي هو محتشج به المخالفون في زماننا، دول بيسأل عن بعض الظلمة والمخالفات اللي وقع فيها ولات الأم مع نوم الأصل والحكم أنزل الله. أراد أن يأخذوا كلاما أن كفر كل واحد ما فيش أصغر فيكثرون ولات الأمور أنا عشان كده رد عليه ده فين ومن, ايه ومن واقع أين هذا مما نحياه نحن يقول من القضاء في الأموال والأعراب والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهذا الفعل إعراضنا على حكم الله ورغبة عن دينها وإيثار لأحكام أهل الكفر على أحكام الله سبحانه بالكلام بقى اللي في حالنا في زماننا احنا غير كده تماما مش مخالفة من واحد بيحكم بالشرع القصد في الحكم ما أنزل الله ده ده بيعرض إعراض تام ويأتي بقوانين مستوردة ويشرع ويسن أحكاما تخالف أحكام الشرع تحل الحرام وتحرم الحلال ماشي ده إعراض ورغبة عن دين الله إنه راغب عن الدين انتبه الفعل راغب يختلف بالحرف الجر الذي يبعده راغب فيه يعني راغب في الشيء أحبه راغب عن أعرض عنه ماشي فراغب عن دين الله أي إعراض عن دين الله وإيثار لأحكام آه أهل الكفر على أحكام الله سبحانه وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والدعي إليه نسأل الله العفو العافية لو ايه لك تجيز ان الناس المسلمين يحكم غير منظر الله هذا كفر مخرج والذي نحن فيه اليوم الشيخ دول باشي أحمد شاكر والذي نحن فيه اليوم هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإثار أو أحكام غير حكمه في كتابه في إثار الأحكام معلوم حكم الزاني كذا عندي كلا دا أقول لك ستة أشهر وبالرضا ما فيش مشاكل بالرضا. خدت بالك وإن الزوج إذا زنى في منزل الزوجية فازنت الزوجة فلا شيء عليها كده خلاص لأنه اللي بدأ كان العمليه بقى إيه تنافس في في في معصية الله والعياذ بالله كل ده مواد موجودة في قانون العقوبات المصري وغيره خدت بالك فيقول ماشي معا وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة والدعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما انزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها من قضائها يعني بكت إيه فترة من الزمان خلاص ما عالش تصلح وده كلام كفري وانعياذ بالله يقول فأينا هذا مما بيناه من حديث أبي ميجلس والنفر من الإباضية من بني عم ابن ابن سدوس الى اخر كلامه رحمه الله الشاهد مش يا ان كلامه كان رد على الخوارج وبيان وكان كلام عن انه مر في عصره خلصت القول بقى احنا عندنا الحكم غير منزل الله في كفر اكبر واصغر والاكبر ستة انواع عشان طالبين الكلام ستة انواع كما ذكر الشيخ محمد ابراهيم عبد اللطيف رحمه الله و الأصل. نبين لك ست أنواع ليكوفرة أكبر. وقلنا لك إن نوع تأخذ على السنة إن في كوفرة أكبر وأصغر. الأكبر ست أنواع. الأول اللي هو أن يكحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. ماشي يا جماعة؟ إنه هو يقول إن إيه؟ إن ده مش إيه؟ زي اللي يقول الدين ما لوجه داخل في الإيه؟ في السياسة ولا التحكيم ولا الحكم قضاء الحكم دي خاصة بالناس الناس تلتزم بايه شو يقول الناس انه ما دي محدش ايه انه هم مشرعونه لانفسه يعني يقول لما فيش حق خدت بالك والعياذ بالله ده كفر اكبر النوع الثاني وإحنا كلمناكم من كده في تفصيل المسألة وإزاي ان ايه وإحنا كلمنا في الروبية وإن الخلق خلق الله والعبد عبيده والملك ملكه والذي يحكم ده معقم الحكمه ده بقى بيجحة الحكم الأصلة يقول لك إيه؟ لا، وإيه اللي تقوله ده؟ هتقول حكما فينا كتابه سبزايا نحقنا أن نشرحنا ينفسنا وإيه علاقة والعياذ بالله؟ هذا داخل الدين أو داخل الرب هذا هذا كفر أكبر الثاني، أن لا يجحد الحكم ما يجحدش، بس ماذا يقول؟ يقول أن حكم الله ورسوله حقا لكن يعتقد أن حكم غير الله وغير رسول الله أفضل من حكم الله يفضل حكم الله وحكم سيقول حق بس إحنا ممكن في زماننا في حاجات وأشياء أفضل نقدر نشرع لها وفي ناس وصلت لها أشياء معينة والإنسان طلع القمر واختلع الزرة ويقدر يفصل ويقول وحاجات أفضل منها كفرة أكبر مخرج من المل الثاني الثالث آه إنه آه يرى أن حكم الله تبارك وتعالى ماشي يساوي حكمة غيره خدت بالك يعني ما فيش فرق إيه المشكلة يقول لك إما أنت عامل عمل إشكال ده كله عشان احنا حفِحُمَة القضاء ده حكم القانون أو حكم منزل عملية واحد المهم يبقى في دولة قانونية خلاص هاي خلاص أنا خلصه لا مش هفيصل مش هأخذ نواته ماشي هخلص كلامنا ماشي مشجع معه يقول يقولك إيه يقول لك أنتو عمليم بقضاء الجديد وواجعين دماغنا طوله تحكم شريعة المهم تبقى الدولة قائمة وسواء بين الشريعة أو بقانون ما تفرقش كله سواء بعضين عندهم أهم حاجة تبقى موجود كده يسوي بين حكم الله وحكم الخلق هذا كفرات بقى الرابع أن يعتقد أن حكم الله هو الأفضل فعله الأفضل والأحسن وياريت نحكم بالشريعة بس ما فيش مانع أن احنا يجوز أن احنا نحكم بغير حكم الله لك يجوز يعني هو حكم رب الأبطل ما اختلفش معاك والشريع أحسن لكن يجوز أن يحكم كفر أكبر لأنه لا يجوز أن يحكم غيره لا في قليلنا ولا في كثير الخامس يقول أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشر ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضهاب المحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع مستندات إيه الكلام ده إننا عندي حكم ربنا يستمد من الكتاب ومن وبنأصل في طرق استنباط واستدلال في أصول الفقه آه والحدود شروطها كذا وموانعها كذا فبنستمد من الكتاب والسل تبقى لقواعد استدلال وفي آليات للحكم الشرعي وفي كذا هو بقى مشكلة الحب المادة مش عارف كذا من العقوبات المصر مستمدة من القانون الفرنسي صنع كذا إذا شوف دي بتتمدد من الشريعة دي جاء من القانون اللي خدت ما لك إنت ازاي آلياتها والمشرعي في المصريين أدخلوا عليها قد يسر كذا والفقير في القانون الفلان الفلان عمل كذا وتبقى للقاعدة القانونية التي تقول كذا شغلاني تاني خال عكس ديها كذا وكذا وتفصيل ومستنداتها كذا مستنداتها كذا خدت لك إجرا المحكم آه الرجل واخد شيء وصل على واحد سدد اللي عليه لا خد حكم نهائي إنتهى خوش السجن يا عم سدد برضو خوش بلقته عقق لتنظيم القانون لا خلاص ما حدش وبقاش في جلسة فلانية كذا وآليات في التنفيذ مختلفة يعني عملية منو عكسية تماماً في كل جزئيات يا فهم؟ عم على تقسيم وتنويع ويزعم دادا بتستمد من مختلف تماما والفا كما أن المحاكم الشرعية مراجع مستمدة مرجعها كلاء إلى كتابي لرسولنا صلى الله عليه وسلم فلازم المحاكم مراجع القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة الفرنسي والأمريكي والبريطاني والغيره وغيره وغيره من المخالفات. ده برضو من العين الكف الأثبر. انتبه. يا <تصفيق> معاً؟ طيب. السادس. الخمسة اللي هي القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الإسلام في القانون الجنائي وغيره من القوانين والأحكام الشرعية واضح اللي هي مختلفة مستمدة تماماً من ايه من غير الإسلام واضح أيها معلزم الناس بذلك نلزمونا الناس بيعاقبك لو أنت خلفتها ويعاقبك لو خالفتها لو خالفت الناس ماشي يا جماعة <تصفيق> السادس هو حكم العشائر رؤساء القبائل اللي هي نعرفوا التقاليد المخالفة للشرع مش الافراد مظلمه او واحد متعدي على الثاني بنصلح لا اللي هي مثلا واحد يقول عشرين واحد جنيه يدفعها غرامة وحكمنا عليه ما انت كده ابطلت الحق هي نفس الكلام خدت واحد سنة لا لازم يتعاقب بثلاثين 30000 واللي فاهم طلي الشرايع نفس الكلام ما فرقها ولعزه الله لكن في فرق لو رضي مظلمة أو يعني ما حاجة متخلقش الشرع صلح فديهم رؤوها أخر الست دول كفر أكبر طيب بعد كده عندنا عشان نخلص بسرعة بقى اللي في بقى الكفر الأصغر اللي هو إيه إنه الأصل دي بيحكم بما أنزل الله وخالف في خضية في مسألة لرشوة لمخالفة لشيء من هذا ماشي كماعة خالف في شيء من هذا طيب دي ايه حم بعد كده طب ده الو... طب الواجب على المسلم بقى ايه في ظل هذا التحكم من الكتاب والسلم اذا حصل بحكم الى العالم يفصل بينه طب القوانين لو حكم مضطر مضطر مع براءتي منه ولا يطلب اكثر من حقه طب واحد خده اكبره على هذا يدافع طبعا بيه مقبالك عن نفسي ده مسألة تانية لكن هو لا يزال الا مضطرا ولا يطلب إلا أكثر من إيه إذا عجز كان له حق مش عارف إيه رد ودي رد مظالم لكن استطاع أن ترد مظالمته أو يفصل بينه وبين أخيه بأهل فلا يذهب إلى هذه الأمل طيب حكم بقى ما يق... هو الحكم بغير منظر الله ده. العين ده من حسن عموم انتبه لأن عندي كفر أهل السنة يفرقون بين العموم والتعيين يعني إحنا قلنا يحكم أي واحد من الست دول كفر أجبا فلان الفلاني بقى آآ لا ده في تفصيل المعين لابد من ثبوت شروط في حقه وانتفاء موانع سواء في الحكت أو في أي نوع مش شر دعا غير الله فقد أشرت بس فلان دعا غير الله لازم تقام عليه الحجة وتبيئ وتبين له المحجة يبقى لابد من, إيه؟ من آه آه آه شروط تقول لي دعا ما محدش قادر يصلوا دي حسب ما يرى العلماء دي محل الاجتهاد تحقيق الشروط انتفاء الموانع في حق المعين محل اجتهاد بين العلماء بس هو بين العلماء مش اي حد فواحد عالم رأى ان الشروط موجودة والموانع زائلة وكفت لا تسريب عليه واحد رأىها مش هو لا تسريب عليه يبقى المعين في فرق حسب ثموت الشروط الانتفاق الموانع وهذه محل اجتهاد بين اهل العلم بحسب ما يرى العالم من تحقق شروط الانتفاق الموانع في هذا الباب اقول القولي هذا وستقف الله لي ولكم وفي ذلك اقول الله صلى الله عليه وسلم عزرا أيها الأحبة سنعرج أيضا على سبيل سرعة كذا على الإهمال على قضية الولاء والبراء أن من القضايا المهمة جدا في دين الله تبارك وتعالى. فعلم رحمك الله تعالى. فعلم رحمك الله أن قضية الولاء والبراء من أهم قضايا العقيدة، ولقد أخذت هذه القضية يعني حيزا كبيرا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأهميتها القصوى وقضية الولاء والبراء نعني بالولاء المولاة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين ولازمها بالطبع محر... حرمة مولاة الكافرين ونعني بالبراء التبرؤ من الشرك وأهله وعداوته وعذوتهم وبغضهم، ولازم ذلك حرمت البراءة من المسلمين والمؤمنين وعدوتي. فنصوص القرآن والسنة يعني أنت لو نظرت في قضية الولاء والبراء تجدها يعني ركن من أركان التوحيد، وهي مقتضى كلمة لا إله إلا الله. اقتضى كلمة لا إله إلا الله ولذلك كسر أو أتت النصوص كثيرا في الكتاب وفي السنة تبين هذه القضية وتوضح جوانبها كما قلت لك مما يدل على أهميتها وعلى خطورتها لا سيما في هذه الأزمنة التي جهل الناس هذه القضية وقع في صور الموالاة المحرمة، ولعلك تجد بعضهم يشدد في صورة من صور الموالاة التي ليست محرمة، صور التي لا تدخل في صور الموالاة الممنوعة كالبيع والشراء، ويقع في صور كثيرة من صور الموالاة المحرمة كالتشبه أو نحو ذلك، وما هذا إلا لجهل الناس. بهذه القضية الكبيرة والخطيرة فجاءت آيات القرآن كثيرة توضح فمثلا جاءت الآيات توضح حرمتها اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأن من ولاهم يكون منهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه وما يطلعون منكم فإنه منهم إن الله لا يهد للقوم الظالمين بل وجاءت الآيات تخبر أن موالاة الكفار علامة على, على النفاق وعلى مرض القلب وسبب لحبوط العمل ومما يستوجب الخسران قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويعني قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدأ بيننا وبينكم العداء وتبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه لا استغفرن لك كما يعني هذا القول قانا قبل أن يعلم إبراهيم عليه السلام يعني هذا القول هو الموعد التي وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه لا يصح أن يستغفر له ولا أن يتولاه لأنه لما تبين له أنه عدو لله تبر من إن إبراهيم لأوام حليم وكذلك ذكرت بينت لنا آيات القرآن أنه لا يجوز مواد الكفار أبدا بالقلب وأن هذه الصفة لا تكون في المؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم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 بأنه لا تجوز موالاة الكفار بحال بل يجب البراءة منهم والموالاة إنما تكون للمؤمنين لأن آمن بالله واليوم الآخر ومن يتغلى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله مغالبون نعم فالولاية لله ولرسوله وللمؤمنين والعداوة للشيطان وللكفار ولحزب الشيطان ولكل من خرج عن دين الله تبارك وتعالى أيضا في السنة أيضا في السنة بل يعني بين الله عز وجل في القرآن أن الناس إن لم يلتزموا بقضية الولاء والبراء كما وردت في الكتاب والسنة وقع فساد عريض وقع فساد عريض فقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أي كما يقول ابن كثير رحمه الله إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت وإلا وقعت فتنة في الناس وهو هذه الفتنة هي التباس الأمر على الأمة اختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع في الناس فساد عريض بتلبيس الحق بالباطل وتمييع المسائل وعدم تمييز الحق من الباطل فانتبه كذلك جاءت نصوص السنة جاءت نصوص السنة تتكلم عن هذه القضية وتبينها فعن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فيه وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك لا بد من البراءة من المشرك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عور الإيمان المؤالات في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله انظر أوثق عرا الإيمان وعلي بن عباس رضي الله عليه وسلم عنه أحب يقول يعني أحب لله وأبغض لله كلام موقوف عنه أحب لله وأبغض لله وعادي في الله ووالي في الله فإن لا تنال ولاية الله إلا بذلك أياك أيها المسلم لن تنال ولا ولاية الربي عز وجل ما لم تحب فيه وما لم تبغض فيه تحب لله تبغض لله تولي لله وتعادي لله بذلك تنال أنت ولاية الله عز وجل ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كفرت صلاة وصيامه حتى يكون كذلك أي أنك إن صليت الليل وصمت النهار ولكنك لم تولي في الله ولم تعادي في الله ولم تأتي بما أمرك الله في هذه القضية المهمة فلن تنال ولاية الله فلن تنال ولاية الله يقول وقد صارت مواخذ الناس اليوم في أمر الدنيا وذلك ما لا يجزي عن آلي شيئا يوم القيامة نص الله العافية وهذا في في كلام من كلام ابن عباس في زمنه أن مواخذ الناس صارت في أمر الدنيا فماذا لو رأ الناس في زماننا لو رأ الناس في زماننا وكيف أنهم يعقدون ولاءهم وبراءهم على مصالح أو على دنيا أو على أهواء أو على أو على لا على دين الله عز وجل إن المطلوبة من المؤمن الحقيقي شرعا بل هذا من أركان إيمان ومن حقيقة توحيده أن يعقد ولاءه وبراءه على حب الله ورسوله فيوالي ما أحبه الله وهم المؤمنون ويعادي من عاد الله من الكفار والمنافقين نعم وعن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهور المشركين قالوا يا رسول الله لما قالنا ترأنا راهما يعني لابد من مجنبة المشركين طبعا على تفصيل كما هاتي ينبغي أن تفهمه ولذلك يعني ورد أنبي صلى أمرك إذا ويت إلى فراشك أن تقرأ بقول يا أيها الكافرون قال حتى تمر بآخرها ثم قال فإنها براءة من الشرك لماذا؟ لأنها تحسم الأمر بالبراءة من الشرك وأهله ولذلك جاءت هذه الصورة المباركة هذه الصورة صورة يعني حاسمة قاطعة تحسم الأمر في علاقة المسلم بأهل الشرك لأنه يتبرأ منهم ومن أفعالهم ولذلك ابن القيم يقول عن هذه يعني الصورة يقول مقصودها الأعظم البراءة المطلوبة من الموحدين بين الموحدين والمشركين إلى آخر آياتها كما ترونها فانتبه ولذلك كانت براءة من الشرك طب ما معاني المولاء بأم لغة سريعا المولاء المولاء <تصفيق> أصوى في لغة العرب تدور حولها حول النصرة وتدور حول يعني خبلك المحبة والمتابعة فالولي والسيد من الولي في لغة العرب أو المولى في لغة العرب من من معاني المب الفضل تجمع بين إيه معاني متضادة فتأتي بمعنى الرب معنى الملك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع كمان تأتي بمعنى العبد ماش والمعتقل والمنعم عليهم إلى آخره فتدور حول هذه المحاني وذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أصل ولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد فالولاية أصل المحبة والقرب العداوة البغض والبعد انتبه ويطلع بما ذكرنا أن أكثر معاني أو ما تدور حولها الحب والنصرة والقيام بالأمر ولوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة ولوازم الأمر طيب في صور ممنوعة لا تصح وفي أشياء ليست داخلة في المولاة الممنوعة فننظر في تفصيل ما هي الصور الممنوعة وما هي الأشياء المشروعة على وجه السرعة من الأشياء التي تدخل في المولاة الممنوعة الحب والمودة الحب والمودة لا يكون أبداً إلا للمؤمنين الحب لا يكون إلا لله ورسوله ولمؤمنين وبيانت لك قبل ذلك قبل ذلك أن الحب عبادة قلبية يحب الله لذاته ثم تحب غيره لله فتحب كل من يؤمن بالله ورسوله وتبوض كل من يخالف ذلك فحبك لله يدور مع محبة الله وإلا صارت محبتك ومحبة شركية لكت مع الله لكن المحبة لله وفي الله فتحب الله لذاته وتحب غيره لله حتى الرسول تحب لله صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاء ولأن الله اخرجنا من الظلمات إلى النور ولأن الله أمرنا بمحبته صلى الله عليه وسلم فانتبه أوصف قرآن إيمان الحب في الله والبغض في الله فحب القلب وبغضه وإرادته وكرهته بحسب محبة الله عز وجل آه آه يعني من حبة أحبة وأبغض حسب محبة نفسي وهواء لا حسب محبة الله ورسوله حسبه كان هذا هو الهوى يعني الهوى أن تحب لغير الله ولغير محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تبغض كذلك لهذا فتبغض فلانا لأنه لم, لم يوافق على هواك أو لم يؤدي لك مصلحتك أو حتى لو كان طائعة هذا والهوى أنت بذلك تحب وتبغض حسب هواك أما المحبة حسب محبة الله أن تحب الأكثر طاعة أن تحب المرأة لطاعته لله وأن تبغض من عصى المعصية وقلت لهم قبل ذلك البراءة قسمان براءة من العمل والعامل وبراءة من العمل دون العامل براءة من العمل والعامل دي مع الكفار طب من الكفار والمشركين وأعمالهم ومع العمل دون العامل للمسلم اللي عنده معاصي تبرأ من المعصية لكن تحب أصل الإيمان منهم ما معه من أصل إيمان ولذلك يجتمع فيه حب وبغض لكن خلاص الكلام إنه حبك وبغضك يدور مع محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام يقول إن الله سبحانه وتعالى الرسل الله الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب سبحانه والبغض لأعدائه والإكرام والسواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه فإذا اجتمع بقى في الرجل الواحد خير وشر مسلم عنده معاصي وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعه استحق من المولاة والسواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة بقدر ما فيه من الشر ودي بقى اللي خلف أهل السنة فيها كل المبتدعم قال لابنا الخوارج في ذلك الخوارج عنده خلاص أي وحدات المعصية يبغض أن يكفره ما عندهش يجتمع فيه لكن احنا من المعالم حتى الإيمان عندها للسنة نحن يجتمع في الرجل الواحد حب وبغض زي ما يجتمع فيه كفر وإيمان بس كفر أصغر مش أكبر لأن الكفر الأكبر يزيل الإيمان من أصله أما الكفر الأصغر ينقص الإيمان للمعاصي ولذلك برضه في الحب والبغض يجتمع أننا فيه حب وبغض نحب ما معه من الطاعة ومع أصل إيمانه ونبغض ما مع من لين من المعاصي خلاصة القول الحب والبغض الحب لابد أن يكون لله والرسول المؤمنين والبغض للكافرين وعدائدين الله وتبغض من المسلم معصيته تبغضش بغض ثان تبغض مخالفته تبغض مخالفته ومعصيته حب الفطر ده أمر معلوم لحب الولد حب الشفق حب الولد حب الزوجة حب الأنيس لكن ده حاجة حاجة فطرية بشرط ألا يتعارض أو ألا يضيع أمرا من دين أو ألا يتعارض إزاي رجل متزوج ومرأة كتابية يحسن إليها لكن لا يتودد لها بقلبه لا يودها بقلبه لكفرها لابد أن يمغض لكفرها نفس الكلام أنا عندي واحد يحب ولده لكن إذا كان الولد هيمنعه من الطاعة ويؤسل عليه ولا ينصر إذا كذا بدأ يخش في دائرة المحزور حب الفطر أماشي ده موجود ننظرش يمنع منه الولد أو للزوجة أو كذا لكن بما لا يعارض شرعا ولا يعارض دينا بما لا يؤثر قتب لك في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا ماشي ف... وطبعا أنت لا تناد حلاوة الإيمان إلا بهازم إلا بتحقيق ذا أمر المحبة إن تؤدي إرا معك حسب خلاص القول أن تدور محباتك مع محبة الله ومحبة رسوله ثلاث من كنا بواجب لنا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حبا إليه مسهما وأن يحب المر لا يحب إلا لله وأن يبغض وأن يقرأ أن يعود في الكفر كما بعد إذ أنقذه الله كما يقرأ أن يقذف في النار فانتبه أيها الأخ الحبيب من هذا يطرح لك أن ما يعني يزعمه البعض ويدعون إليه الآن هذه الدعاء التي تقول بالمحبة لكل أهل الأديان أو المحبة لبني الإنسان أو يقول لك إيه اللي يحب من يعرفش يكره ويطلقها ويدحك لك أنا محضرش أحب كل الناس مسلم ولا كافر ده كلام باطل كلام باطل لازم تحب وتكره لازم تحب الله رسوله المؤمنين وتكره الكفر والكافرين والشركة وأهله ما هذا الكلام وده دعاوة باطلة هي دعوة حقيقتها تريد افساد الدين وهي دعاوة وراء الماسونية العالمية خالت لك أنت زي ليه تقصب وحدة الأديان وتعانق أو أقول لك المحبة في الوطنية أن يبقى معقد الولاء والبراء على الوطن يقول لك مصري مثلا ليس مسلم أن يبقى أقرب إليه من المسلم في أي مكان خالت تبقى لك أن نحن أبناء وطن واحد ونحب كل هذا كلام باطل طبعا كلام باطل معقي الولاء والبراء إنما يكون على طاعة الله ورسوله برضو نفس الكلام من الخطأ أن تود وتحب من معك في اتجاهك أو في حزبك أو جماعتك حتى لو كان عاصيا ثم تبغض مثلا غيره حتى لو كان طاعة لا تدور يدور محبة والأخبالك محبة والبق حسب الطاعة حسب الطاعة نعم وكان أقرب المقربين منك ويعصي ربه عز وجل تكره معصيته وتتبرأ منها ولو كان كافرا كفرة مخ تتبرأ منه كما فعل البراين عليه السلام لما تبعته إلى واحد هذا أخبرك إيه أبا أخبر... ياء فلما تبعتنا عدول لله تبرأ منه تبرأ منه قلت لك معاذ بس مش عباد كلت الكفر لأ لما كلمك على مسألة يعني لو كفرت دي مسألة فيها ضوابط وفي تفاصيل لكن بس أوضح لك إيه ال المسألة يعني ما تروح شباب إيه كل يابوك مثلا يبقى مكفره لا يجوز او بيعمل معصية او كبيرة لا لازم تضبط المسائل ايوه تنصحوا تتبرق من المعصية لكن تضبط المسألة خبتالك انت ازاي بضوابطها الشرعية ماشي. طيب ده عندي مسألة المحبة ده تدور حول محبة الله وإيه؟ ورسوله عندي النصرة بعد المحبة النصرة برضو من صور المولاء لا تكون الا لله ورسوله للمؤمنين وين استنصروكم في الدين فعليكم النصر خدت بالك ما ينفعش تنصر انتوا لك انت ازاي ما ينفعش تنصر كافرة ابدا خدت بالك ذلك ان الله مولى الذين قال الكافرين لا مولى لهم فالمولى هنا المحابهه والنصرة فالنصرة تجب لمين للمسلم استنصروكم في الدين فعليكم فلا بد تكون النصره في الايه في الدين فعليكم النصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر خاك ظالما او مظلوما وبيان زalimًا تبعده عن ظلمه، ومضطومًا تنصره فيا نصره بالحق، مش نصره بالباطل، لا بالحق، يعني مش معنى كون الإسلام أمرك أن تنصر أخاك المسلم إنك تنصره بالباطل، لا نصره بالحق وليست بالباطل. عشان يا جماعة؟ ولذلك من الصور بقى، أخطر صور مولات الكافرين أن ينصروا على المؤمنين. انتبه لأن دي قضية خطيرة جدًا. من أخطر الصور إنك أنت إيه؟ تنصر الكافر على نص الله العفو العافية لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك ليس من الله في شيء ما ليس من الله في شيء ويعني لما ربنا قال في القرآن قالوا فيما كنت قالوا كنا مصرفين قالوا لابتأخذ أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرة دي نزلت في مين في أقوام كانوا بين ظهرانين المشركين قبل الهجرة وقادر على الهجرة ولم يهاجر واقام بينهم فظالموا لنفسه مرتكب حراما بالإجماع مرتكب حراما فإنكسر المنعباس قال أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على أمر رسوله سلم يأتي السام فيرمع حدوهم فيقتله أو يضرب عنق فأنزل الله هذه الآية كانت الناس موجودة في صفوف فلا زي ما يجي بعد شوية أن من حارب في صف الكفار مختارا وحارب المسلمين في صف الكفار مختارا فهذا كافر عند أهل العلم هذا كافر كما قال زيب الحظ العلماء أن من لحق بجيش الكفار مختارا وقاتل المسلمين وناصر الكفار على المسلمين فهو كافر والعياذ بالله آه. لا ما هو كتفيق. ده كانت في جيش موسلو كانت فيها التباس لا ده كان, جي... كان استعانا بالمشرك في قتال معتدي واحد في عربه يعني فيها التباس في الأمر احنا مع عدم جواز هذا لكن المسألة تفرق لكن ده زي مين زي اللي يخرجوا مع الأمريكان يقتل المسلمين في العراق زي اللي يقف مع الأمريكان يقتل المسلمين زي بيعمل الشيعة والروافض اللي دلوقتي في الندايات تقولك عايزين نتعاون مع إيران ويرن نفتح لها وتعلمنا المعجزات تعلمنا صنع كلام ما أنزل حجيب خمسة راتين ألف من المخابرات الإيرانية كان مع الأمريكان في العراق يعينهم على قتل المسلمين ويوصلهم مواقع واقعها للسنة والجماعة حاجة غريبة جدا ومحمد علي أبطحي نائب رئيس إيران يقول لك لولا إيران ما دخلت أمريكا للعراق ولا, ولا أفغانستان وما فيش نجبة حصلت في التاريخ للمسلمين إيه لو هم السبب فيها ومع مع الك وما فيش حاجة حرب يحدث بين الكفار والاهم هم والد الكفار يوالو ده الكفار ضد المسلمين أمره معلوم ومع ذلك مش عارف بسلميش عزيني فهم المسائل فيه ازاي؟ أمره معلوم مهاش يا جماعة؟ فانتبئ هل شك معنى المسطور؟ هي يعني بنفسه وانذلك حصل المشكلة من فترة كان في جندي من عرب اللي هم عرب 48 الوقت الجنسية إسرائيلية كان في الجيش الإسرائيلي وقتل في جنوب لبنان فلما رجع انقسم الناس فيه بعضا لا نصلي عليه ولا ندفنه بقبره في جيش الكفار قاتل والثاني قال لك لا ندفنه بس والصواب أنه فعلا لا يدفن ولا نصلي عليه ولا يرس ولا ورس ولا يحكم من أحكام الشرق من لاحق بجيش الكفار مختارا وقاتل المسلمين فهذا قد فارق دينه قد فارق دينه ما يماشي ده كله خطأ ما حدش أقر هذا ما طبعا لا شك ما ينفعش لا زلاب لا ده حاجة تانية ده في شروط وتفصيلات جاء في شروط أول يكون راح اللي بروح للشغل ده, ده ما ينفعش بيوفتن هناك وبعصر حاجات متهدت ينفعش لازم تكون له حاجة السفر لبلاد الكفر لا يجوز إلا إذا كان له حاجة لحاجة مصلحة للمسلمين ويكون آمنا على دينه ويقيم شرائع الإسلام الظاهرة هيك ده منفعش نص بالماشية يا جماعة ولذلك لما جاء كل حاجة في الحصر بجال إلا الاستهزاء وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم بس. ده حاجة تانية بقى معين لكن احنا, لكن احنا مسألة دي يعني ختمالك ازاي يعني حكم بيحصل فيه كلام كتير لكن لو جال ده أمر آخر ده في كلام هناك كثير ده ده واضح اسرائيل كل الدنيا عارف ان دي اسرائيل الحرب المسلمين هذا أصبح معلوما موضوع اسرائيل ده معلوم مشت بالك وينظر ما يكونش مكره في تفاصيل انا في تفاصيل ما تشاركش ما يقاتلش معكم ما يقاتلش معاهم المسلمين لا يقاتل معهم المسلمين قتل لو مكره ما ينفعش القتل الاكراه في القتل الاكراه في القتل ما ينفعش نفسه ليست اولى بنفس المسلم يقتل لا يجوز الاكراه في القتل يعني ما يقول لك انت مكره جيب لك موس ولا تقتله يا تتقتل تقتل انت لان نفسك ليس مولى من نفسي واضح فالإكرام في القتال ما ينفعش <تصفيق> واضح يا جماعة بعد كده كنا نكلم في ايه وده نزل برضو نفس الكلام ان قلت ورقة على فما لكم في المنافقين فئتيني والله أكسبوا بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من الله دي في من في قوم في مكة تكلموا بالإسلام وكانوا ظاهرون المشركين يعاونونه فخرجوا من مكة يطلبون حاجة فقالوا إننا نقين أصعاب محمد إلى آخر فنزلت الآية فيه لأن البعض قال دول إخوانكم يعني نسبه لا إليه إلا الله فحسم القرآن المسألة ولذلك قال فاقتلوهم رب الله تعالى بعد قال أمر بقتلهم ودوا لو تقولوا كفر سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يواجروا في سبيل فأخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخزون وليا ولا نصيرا ما ينفعش في يقفصه الكفار ما ينفعش في يقفصه الكفار مختارا وحارب المسلمين لكن في نقطة بقى في فرق بين يكونوا كفار وضحين وبين انهم يكونوا منافقين زي دول العبيدية في مصر وده كان من كلام يعني كان من الفتاة الطيبة جدا اللي ابن حسب رحمه الله ان دول ظاهرهم الاسلام ما يجريش بها هذا الحب يقول له احد حسب حاله لما الحكم ده في الكافر البين امريكان اليهود اللي نهاخره فصار غيره لكن لو كان ظاهره الإسلام باطني بس زي مثلا بتاع سوريا فامره اخبرك لا يعلمه كثير من الناس او يدعي الاسلام الحكم يفترق هنا في من كان في صفه بخلاف من كان في صف الايه وده اللي قال له ايه ان حازم رحمه الله وغيره من العلماء ماشي قال لك اهو وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية أمامين بقى روم الفاطميين ما كانوا في مصر شوفوا أهل الكفر عارفين العلماء وناس كثيرة مش عارف حكمهم ومن جرى مجراهم لأن أرض مصر والقيران وغيرها فالإسلام هو الظاهر وولايتم على ذلك فالأمر الناس ملتبس ماشي لا يجاهرون براء من الإسلام بل الإسلام ينتمو يزعون من المسلم ويحارب المسلمين فنبي يلتبس أمرهم عشان ما يجيش تجري الحكمة وتقول لي بقى ده في جيش ايه دولت كذا والناس النظام ده لا في فرق بين الكود الكلام ده على الكفار كفرا بينا اما اللي ظاهره الاسلام فالامر يفترق كلام حسب العلماء ماضح خلتبقوا ده طبعا كده يظهر لك بقى كده ايه يعني خطأ اللي بايه كفر كل الناس اللي يخش الجيش وبيتجل وبيتزي اذا بتقول تقول لا ده كلام باطل كلام باطل ان الاصل في الناس الاسلام الاصل في جيش خدت بالك ومسألة النظام أمر ملتبس والناس اختلف خدت بالك هذا الحاكم بأن الناس مختلفة في الحكم ويختلفون أيوان نظام نظام مخالف للإسلام ونظام جاهل بالعالم حكم في أنزل الله لكن بيدعي نسبته للإسلام وبيضغق لك في الظاهر يقول أنه مسلم فالامر فيه يختلف الحكم من هذا إلى ذاك كما ينزلك الإمام بن حزم رحمه الله رحمة واسعة وغيره من العلماء جماعة؟ طبعا بذلك يتضح لك أنه ما ينفعش حد يشارك أبدا الكفار وعداء الإسلام في مقاتلة المسلمين نصد الله العفو والعافية والنازل من صور المولاة الكفرية التي لا تجوز جماعة بعد كده عندنا من صور كذلك الطاعة والمتابعة برضو من صور المولاة التي لا تكون للمؤمنين ولا يجوز أن تكون للكافرين الطاعة والمتابعة ف عز وجل أمر بطاعته سبحانه وطاعت رسوله الأم أطيع الله وأطيع الرسول أول الأمر منكم ويتحترم الأمر الأمر بمعصية فلا تطيعه إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف ولذلك ليس لك أن تطيع أحدا في تحريم حلال أو تحليل حرام والعياذ بالله مش ولا جوزك أن تطيع الكافرين ولا المنافقين كما بين ذلك ربنا جل وعلا ماشي وبين له شغل إيه؟ ده داخل فيه النفاق من الذين ارتدوا على ذبارهم من بعد ما تبين لهم الشيط... آه. الشيطان لهودا الشيطان والسولو أملا لهم ذلك ما قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأم والله يعلم إصرارهم شوفوا الكلام هون بعض الأم لا يجوز لا يجوز الطاعة أبداً لأهل الكفر والنفاق فكيف إذا توفتهم الملائكة تضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم نسألك اللهم العفو والعافية فانتبه ده إذا كان الآب بتتكلم عن من يطيع في بعض الأمر بأنهم أحبط أعمال فما بالك بمن يكون رهن إشارته الكفار وأعداء الإسلام ينفذ لهم كل أمر نسأل الله العفو والعفو فما بالك بهذا نسأل الله العفو والعفير والله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطع منهم آثما أو كفورا نائي عن طاعة الآثم أو الكفور والآثم ده الفاجر في أفعال لا تطعه في أفعاله والكفور الذي كفر قلبه والعياذ بالله وقال الله لنبيه كذلك يا أيها النبي لا تق لا ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما فانتبه لا يجوز أبدا طاعتهم ولا اتباعهم ولذلك هذا مرتبط بعد كده يعني معلوم أنك إنت حتى شوفون تنظر القرآن هم لا يرضون إلا بأنك تتابعهم وتتقل عن ديني ولا ينطرد عنك إنت حتى تتبع ملاتهم وما عادش في ربنا نعم ماذا قال ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فهم لا يرضون إلا بالكفر تماما والله نهانا عن أن نطيع أهواءه ذعف لا بد أن يكون أمر محسوم تماما بيننا وبينه ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> تتبعونا سلما كان قبلكم حذو القذة بالقذة أو شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو سلك جحر ربنا دخلتموه خير رسول الله يهدنا صارى قال فمن وللأسف هذا ما أقبل الذي وقع فأصبحنا يعني نرى ونسمع عجبا تسمع للأسف من هؤلاء من يطالب بطاعة أهل شرقا وغربا بل ويزال المسلمين اتباعاهم اندول أهل الحضارة وتقدم وإن دول كذا وكذا زي ما قالت الحسين يكتب ويقول لك كلما قرأت حسست أنني مؤمن بالغرب كافر بالشرق ويقول لهم بغى أن نأخذ الحضارة الغربية بحلوة ومرها ودوقتي يكتب في الجرايد وقول لك لا دي الحضارة أصلا قرس عالمي نأخذ من عندهم مش عارف نأخذ من عندهم نأخذ من تقتيل المسلمين وتشريدهم والظلم والبغي والواقع على المسلمين ولا كفر اللي هم فيه ولا ايه بالظبط ومع ذلك عند الحاجات العلم والتقدم لا ما فيش آخر يعني ما قالهم السلمين بياخدوش منهم ولا ها. الكفر المخالفات الظلم اي حاجة ما فيش فيها منفعه الفن الرقص الاباحية الانحلال والعياذ بالله يتبارك وتعالى والعياذ بالله فانتبه ل... يعني هذا شيخ الاسلام طبعا بيبين تفصيل في المسألة في الطاعة طاعة الأخبار لهؤلاء على درجات وأخسام يقول لأن منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية ماشي ومنها ما هو معصية فيقول رحمه الله أن الذين يعني كلم أن الطاعة لي على عدة الأخسام أولها أن يعلموا أن تعلم أنهم بدلوا دين الله فيتبعهم على التبديل على هذا التبديل فيعتقد تحليل محرم الله أو تحليل ما إيه وهكذا ويعرف لهم إيه مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر يعني واحد يطيعهم في تبديل الشر والدين ومع علمه بهذا ولذا مخالفة دين الرسل خدت بالك فهذا والعياذ بالله إيه تحليل حرام أو تحليل حلال فهذا كفر التالي أن يطيعهم أن يكون يعتقد إني بتحليله إيه يبقى عنده ثابت إنه أن الحل والتحريم لا يكون إلا لله لكن يطيعهم في المعصية في المعاصي والمخالفات كما يفعل مسلم يطيعهم في بعض المعاصي فذا ايه ذنب ومعصية هذا ذنب ومعصية لان لا يجوز لك ان تطيع احد في المعصية ولو مسلم يبا اذا انفطاعه خلتبه لكن انت ازاي ليه الاحبار والرهبان وغيرهم على درجات او انطاع في تحليل حرام وتحريم الحلال مع علم دو خالف دي الرسل هذا كفر اطاع في المعصية معصية طاعة في المعصية طاعة في لكن لو كان طاعة في مسألة اجتهاد اجتهاد فيها العالم ومزل جهده واستفرغ ومفيش مخالف للنص ولا تحلي الحلوة تحلي الحلال فده ايه اذا كان يقلد ويتبع فده ليس فيها شيء ماشي جماعة. لكن لو عرف الحق بدليل بعد ذلك يتبع الدليل ويلزم الحق الذي ورد في الكتاب والسنة طاعة من اخطر صور الموالاة المظاهر الطاعة المخالفة في هذا الباب اللي ما نسمعه الآن الانخراط في الأحزاب العلمانية ماشي. والإلحادية والشعيعية لأنه ده العياز بالله من أعظم لأنه تبطع رئيس الحزب وتبطع من معك في هذا الحزب وتلزمهم والعياز بالله ودي مسألة خطيرة جدا جدا لا يجوز لمسلم يفهم قدروا أن ينخرط أبدا تحت راية حزب علمانية لأنه نفصل الدين على الدولة أو لو كان الناس بتخش في الحزب الوطني أو حزب الوطني أو حزب مش عارف كذا أو أي حزب يعمل على فصل الدين عن الدولة فليس لك أن تنخرط في صفه البتة البتة لا جوز ودي من صور المولاء المعرم واخباره والقد تصل إلى الكفرية والعزب لا هتصل إلى ذلك اصل ما ده مش صح ده مش صح بس الجماعة ما عملتش انها على خلاف من اصلها كلي لو قامت على فصل الدين او حاجة حرام او زي الحزاب دي العلم ناوي الشعور وصل كده كله ده لا يجوز تحت الوقت مطلقاً اما الجماعة اذا كانت منتزر كتاب والسنة او كذا وامرتك مخالفة لا يجوز ان تطيع في مخالفة احداً حتى لو لو الامام الحاكم بمنزل الله وامرتك معصية لا تطيع في المعصية ما دي مسألة مسألة يحدث تعصب دي تعالج يعني انت مثلا في وقت زوى قاتل الوقت ده أو غيره اللي مفيش سلطان شرعي والواجبات ضائعة والناس لو الشرعوا لاحب بدماغه والكفار سيتسلطون علينا ولن نحقق الواجبات فكم فكمل المفا... المصالح اللي هتحقق أكبر بكثير جدا من بعض المفاسة السيدية فضلا عن كون المفروض أن نعلم الناس ونربيهم ونقاوم هذه المسألة لحد ما نحتاج الناس انه يدور ولاقه وبراءه مع الحق وانه يتبع بالدليل وبالنص وانه الاخير يعني هذا هو الصواب في المسألة ماشا يا جماعة طيب فطبعا المسألة دي مسألة خطيرة جدا ان المسلم ينطوي تحت تحت رايات علمانية او رايات تحارب دين الله شعورية اشتراكية ويوطيع لا فهذا العياذ بالله من أخطر الصور المخالفة في قضية الولاء والبراء ماشي مسألة خطيرة جدا جدا نسأل الله العفو العافية طيب لا بد أن يكون المسلم واضحا ويبد أن يتميز الراية ووضوحها وإذا كنت معالم منج الأنبياء ووضوح الرايات الرايات أواضحة ودعوتك للتوحيد والحق لا تجتمع إلا عليه أم الرايات الموية أو أنك تتدخل تحت ريات جاهلية علمانية أو ناصرية أو الشيوعية أو اشتراكية أو يسارية أو لبرالية أو كل ما يدعو لمخالفة الدين لا فصل الدولة فلا يجوز هذا باطل ينبغي أن تقاومه ماشي يا جماعة بعد ذلك عندنا من ايه صور برضو كذلك المعاونة والقيام بالأمر والنصح أنك لا يجوز أن تعاون إلا أهل الإيمان لا تعاون أهل الكفر ولا إلا الدين النصيحة لله والكتاب ورسوله لامه المسلمين عامته فمن موالاة الكفار ومعاونتهم على معاونتهم على ظلمهم ونصرهم على باطله أن يناصر الكفار على باطلهم ولا قبلك اذا كان احنا مانيين على التعاون على الاثم والعدوان حتى لو مع مسلم وتعاون على البر والتقوى على الاثم والعدوان فما بالك إذا كان هذا مع أعداء الله ولابد أن تنصح المسلم وتبرئ من المشرك ماشي يا جماعة فده طبعا واشتهفت في القران امرات نوح امرأة لوط لما تعاونتها مع قو... قبل قومهما او قومهما هما كفار ماذا حدث لم يغني عنهما شيئا انهما زوجتها نبي اس انه كانوا يعاون الكفار ويظاهرونهم فالمسألة قطئه ناقض الاسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين صلى الله عليه العفو والعافية طبعا انتبه طبعا ده يدل وطورة الامر معاني هذا المعاونة والمناصرة انك انت واخبالك والقيام على امرهم انك انت تسني عليهم تقولوا لا ده هم وتنشر فضائلهم ترجع تقول لا ده امريكا ده فيها حق انسان وعندها حريات وفيها وكذا وكذا يا سلام وما اللي بقتل المسلمين في كل نمو. ما اللي بيظلم في الارض كلها دي مين خدت بالك انت ازاي ويكفو كفر حتى ما ما حتى لو بعض بعضهم بعض مسائل ربنا ليه؟ يعلمونه ضائرة من الحياة الدنيا وهم عندهم يا خلط يوم يخبلك ايه؟ ها؟ ها؟ لكن تعتزني وتنشر يجيب أحبابلك ها؟ يرجع أحبابك ويجيب يتكلم بقى ويجعل ناس تنباهر بقى أمريكا وينشر والفضائل وإنهم أصحاب المناجي العلمي وإن عندهم الحريات وإن فيهم احترام لحقوق الإنسان ولا لا لأين احترام حقوق الإنسان؟ الملايين اللي حقوق بتقت والشعوب اللي بتشرد وكذا وكذا ثم لا حتى لو كان ليس لك أن تسني عليه كفاك كفره كفاك كفره بل لو هتتكلم على حاجة معينة تبقى مقايدة تقول متقدم في العلم الدنياوي عنده تقدم في علم الطب تقدم في جزء كذا لكن ما تسنيش عليه سلاك بالصورة دي هذا كله لا يصح ولا يجوز وفي معالي الصور الممنوعة والمحرمة من المولاة ماشا يا جماعة طبعاً ده فضلاً باعنا ده وأمر من كل ذلك من يجي يقول عشان حتى نتقدم الناس اتبعناه وصيرنا على طريقتهم وعندهم وكذا وطريقة حكمهم وفيهم مف... كل ذلك العياذ بالله ينافي المولاة الشرعية ماشي ومن صور المعاونة والمظاهرة المحرمة الممنوعة صلى الله عليه وسلم من كذلك من هذه الصور المولاة الممنوعة التي لا تجوز للكفار التشبه بهم والركون إليهم من تشبه بهم فهو منهم فهو منهم ما شبل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في اقتداء الصلاة المستقيم كم من أدب عسثه أنه خالف كل ما عليه كان يخالف الكفاف يعني يبلغ الأم أنه بصوم يلخصمته سعى حتى نتشبر صلى الله عليه وسلم. حتى في الطاعة يزيد على شيء حتى نتشب بهم ونزل قالوا كده عجب لهذا الرجل ما من شيء إلا وقد خالفنا فيه كل حاجة خالفنا فيها صلى الله عليه وسلم أيوه يباليك لي أنك تريم حاسن الإسلام وأن رب نهديه ويقال قلبه وما يقولش ما يضرر لمسلم بروش على حساب مسلم مرشو دلوقتي في حزب القرية والعدالة في حميد رفح في نائل والعكس في أسامل أريان نائل في أسامل قفل في أسامل قفل أسامل أريان نائل فند ما عصلكش راجل أكل اسم واحد حزب قبطي لا لا ما حدش يخونه لا هي طبعا لا. مساله انه يتولى شيء او يقدم او كذا لا يجوز دي لا يجوز خدت بالك انت مخالف في احنا صلي لكن لو هو النصراني اللي داخل وكان كواحد عادي منتمي للحزب فقط ما ياخدش اي اي حاجه فيه وموافق على برنامج الحزب تحكيم الشرع والاسلام والدعوه للاسلام فدي امراه لكن أه لكن أه لكن بيقول ارفض وخالف كده ويمسك منصب فيه لا يجوز دي لا يجوز ما هذا خطأ ما دي مخالفه ما قلناش حاجه يا شيخ دي خطا دي خطا قلت له معايا ازاي اصل الفرق ايه الفرق ان هو ما يتولاش منصب ما يمسكش ولايه ونوافق على تحكيم الشرع والدين في ضرر لا يضره لانه كده على تعظيم شعار الله لأن دفاع أن تتباه لها يعني أذلك فا... العلماء قال ابن القيم قال لك إيه لو واحد كافر دعاك لشيء فيه تعظيم شريعة الله م... مثلا مصنع هيتصنع, هيتصنع خمر هنا واحد كافر لك تعالى إيه نقدم طلب ونقف ونقف المصنع ده ما يتعملش تقول له لا عشان كافر رفعها لا لأنه فيه تعظيم شعيرة مش عاري لا شوف فرق أهو ففي فرق لازم نفصل لو دخل كان عادي بلوش يعني ما ينفعش كده فأصلا أنا أنا برسهزني منفعش ولا تقدم للترشيح ما ترشحش مسح الحزب ولا كسبنا كفرض عادي موافقا على برنامجي من تحكيم الشريعة وإقامة الدين وكذا وكذا دي مسألة متى كبلك خروج ال... الجواز زي استئجار دي كاستئجار للمسلم الكافر زي ما حط بعض الصور خدت بالك معاه زاي أما إنه يمسك نائ أو ولا مش موافق أو تقدموا للترشيح أبغى تقوله ولاي دخلنا لكلها جوز. ماشي بعد كده عندنا التشبه والركون قلنا ان الاسلام حاسا وحذر من التشبه بالكفار لدرجه كتاب الكتاب كله في كده ومخالفه اصحاب الجحيم والادله في ذلك بقى كثيره قرآن وسنة تحذر من التشبه بالاي يكون حتى في اللفظ لا تقولوا راعنا ايه السبب ان كانوا الكفار يقولوا نسلموا لراعنا من باب الرعونه مش انظرنا راعنا يقصد بها معنى اخر نهانا عن التشبه بهم في اللفظ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا شوف حتى اللفظة ده نتشبه بهم فيها ماشي يا جماعه لا حديث مسبب قاوم فهو منهم وبنت ولا ازك انتبه لهذا الايه طبعا <تصفيق> الشيخ السام بيقول فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فانه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد زاله يعني لو تشبه بهم نس الله العفو العافية في شيء كفري أو كذا فده مش انا خطير ده امر كفري بس بعدين الحاجه المفروض أن تشبه به أن تحتفل بعيادين وبأجل أخبرك ليه الأيامين كل ده لا يجوز كل هذا لا يجوز تحتفل بعيد غير عيد الإسلام أو تهنئه أو كذا كل ده غير جائز وممنوع منه شرعا ها منفعش لا صح كل هذا لا صح يصح مشجعة طيب وبعدين شغل الإسلام بقى يقول على أعمال الكفار ثلاث تلات تنتبه كم قسم ثلاث قصف مشروع في ديننا حاجة مشروع عندنا في الدين ماشي مع كونه كان مشروعا لهم ماشي أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن وقسم كان مشروع ثم نسخه القرآن يعني كان مشروع لهم بس القرآن نسخه وقسم لم يكن مشروعا بحال أحدثوه ما نشرح في عند الأنبياء قط طب الأقسام الثلاثة دي بقى إما أن تكون في العبادة المحضة وإما أن تكون في العادات المحضة الأداب وإما أن تجمع بين العبادات والعادات انتبه تسع الدين التسعة أقسام بقولي بارحمة الله الكلام ده همي جدا القسم الأول ما كان مشروعا في الشريعتين يعني كان عندنا مشروع وعندهم زي صوم يوم عشرة وأصل الصلاة والصيام فالمخالفة لهم تقع في وصف العمل، في وصف إيه في صفة العمل، يعني عشرات سمعت سعاء، ماشي، تعجل الفطر، مخالفة لهم، تأكل أكلة الصحوور، مخالفة لهم في الصيامين، تصلي في النعلين اليهود كتلا تصلي في النعالية، مخالفة لهم، الداف الأحدونا وشق الغي، شوفوا، نخالفهم في وصفه لا، طالما أصله مشروع، يبقى نخالف فين؟ آه قالت شناع تخلف في الوصف ماشي يا جماعة طيب بعد كده عندنا القسم الثاني بقى اللي هو مكان مشروع ثم نسخ منسخ بالكلية زي السبت ويجب بس أو شيء من هذا ماشي ده إذا بالعبادة طبعا ممنوع من عم باتل ماشي ده بالعبادة معروف إنك أنت لا تعبد اللي عبادة مشروعه ورد في كتابه والسنة فدي لا يجوز التعبد بها مطلخا طب من كانت في العادات برضو ليس لرجل أن يمتنع عن أكل الشحوم ولا زي الزفر على وجه التدين ممكن يكون مالوش نفسي ليها واحد بيأكل دين يتعب لا لا فيش مشاكل مريض جذع أو ما أو ما لا يستسيغوها لكن لا يأكلوا على سبيل التدين لا يجوز إطلاقا لأن هذا أمر نسخ ومن إيه؟ شرائع الموانسخه القرآن ماشا جماعة زي برضو الأعياد بتاعتهم لم تقعد مشروع لنا ليس لك أن تشارك فيها ماشي يا جماعة يقول فموافقتهم بقى في هذا القسم أن يعفقهم في قسم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل ده أقبح حاجة لأن شيء منسوخ ليس لك أن توافقهم ماشي طب مش ماشي أزل بسرعة بس ماشي إحنا عندنا يا جماعة ثلاث أقسام عندنا أعمال ومي إما أن أصلها مشروع عندنا وعندهم هنخلفهم في الوصف منسوخة نسخها القرآن فديها إيه لا يجوز أن توافقهم فيها لا في العادات لأن أقبح من الموافقة الفات طيب ما شروعيتش أصلا وهم عملوها من عندهم من الدماغتهم ده أقبح وأقبح إذا كان البين على عملها مسلم يجوز أنك تعملها ما بالك لما يكون عاملة مين هالكافر فهذه أقبح وأقبح واضح؟ من أخطر بقى تشاب الصورة تشابوا بهم اللي في إيه الاحتفال وشيء. وهي طبعا ورد أنها قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور الزور لأعياد المشركين أعياد المشركين ولا يجوز تهناتهم في العياد ولا الدخول عليهم ولا يدخولوا على مشركين كنائسهم ومعيدهم فإن السخط تنزل عليهم كما قال عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ماشي يا جماعة من كذلك ايه الصور للمؤلاء المحرمة التي لا تجوز مدهنة على حساب الدين ود لو تدين فيدينون فليس لك أن تداهنا هؤلاء أن توافقهم على باطِل على باطِلهم على سبيل المجملة ليس لا يقول أن توافقهم على, على باطلهم على سبيل ال المجمَّلة وطبعاً منها بقَد هو أمر ما يحدث من وضع الأكاليل الزهور أشياء مبتذعة والسنة على كفاره على كفاري على موتاه أو على كل إذا تصفهم بالشهادة أقبح وأقبح كوصف مثلا حنّا برصنة ماوصف حنّا برصنة أحد ناس لك رحمة الله أو مش عارف عارفوا هذا كلام خطير او دول الشهداء لا لا لا كل الكلام ده لا يجوز خالص ماشي يا جماعة وطبعا اخطر منه لو صرح انهم على الحق دي من نواقذ الاسلام والعزب الله من الصور ايضا الممنوعة في المولاء ان يولوا امور المسلمين توليات الكفار امور المسلمين ماشي قال ابن القيم رحمه الله يعني قال ابن القيم رحمه الله لما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم يعني من توليهم حاجة مناصر المسلمين لتولي لهم وقد حكى كما تعالى بان من تولاهم فإنهم منهم ولا يتم الإيمان ألا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة فلا تكتمع البراءة والولاية ابدا يعني توليهم شأن المسلمين ده في إعزاز, الولاية إعزاز. فلا تكتمح هي الكفر ابدا الولاية صلة فلا تجامع معادات الكافر ابدا فتوليهم شؤون المسلمين ده كلام لا رد على لك يجوز ان يتولى ان لا لا يجوز أن يتولى امرا ولا شانا من شؤون المسلمين ادي كل واحد حقه ادي كل واحد حقه الذي لا حق ده أنت انت تعمل عليك حق دي ده ده حق ده ده حقوق السلام على الساجد ايه المصافحه مكروهه المصافحه مكروهه السلام لا تبداوا بسلام لا ما تقولش هي تحيقات الاسلام لكن ممكن تقول له زاكة فلان يجوز التعزية يجوز خلاف بس ما يكونش محارب وما يكونش فيها مشاركة في ما لا تتبع جنائزهم ولا تشارك اللي كان منفعش روح للسؤال عند المسلمين عشان بدأت هترون له عدوة لكن هو جارك مثلا تقول له البقاء لله, لله. تقول له أحسن الله خاتمتك بدخول الاسلام تبدأوا انت ممكن بقى قديسة لو زنت خالص زك فلان أي كلمة زلم زك فلان عمله أنا أقوله آخر في مصلحة كذا وكذا ويتكلم على المصلحة. المشكلة يعني. مصلحة الغلوي مشكلة يعني معناه مخرج ع الناس اللي عدنا من كذا وكذا ومسلمين يعني أحيان بس دايش. أخلص بس الكلام دي الرد غير دنيا الخلاف ده في الرد ده خلاف في الرد حصل خلاف فعلا ان هي ان قال لك السلام باللام خدت بالك انت ازاي اللي إن قال لك بالسلام من العلماء من قال ترد عليه خلاص قول له عليكم السلام. لكن لو قال سام ده اللي تقول عليه ده كلام موجود فعلا كلام انا لا دي في فرق بين البدء يا شيخ نبدا دي في الرد دي في الرد انت اكدت انه قال السلام باللام فمن العلماء من قال ترد من باب إذا حيدهم متحيي فحيبه عصام وردوا ولا عام ذا كلام كلام دخولي برضو كلام دخولي أنا عايز أخلص بده طيب ها ما تكسلوا عليكم الأصل كده طيب تتعاون معه في المصائب مثل الحرائق عادي اطفاء الحرائق ما مشي حاجات كثيرة بقى هتيجي السور ملا انتبه بس خلص بسرعة ماشي برضو سكننا معهم في ديارهم وتكسر صوادهم، لتكسر صوادهم. ليلى حديثنا تسكن المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جماع فليس منا. وذلك فيه الهجرة من دار الإسلا من دار الكفرة دار الإيمن الإسلام، ويتجب على من يقدر لا ولا يستطيع نزر دينا تجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، وفي واحد ملأ أخملك ملأ هجرت عليه وهو من يعجز عنه مصلى مصرع... إنه العاجز الذي لا يستطيعها. لو المستطعفين رجالهم سألوا الذين لا يستطيعون حياتهم لا يجدون سبيل لا سبيلة ماشي هؤلاء عصر الله أن يعفوا عنهم لكن إقامة بينهم يجب عليه إذا كان عاجز إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه وقدر على هجرة يهاجر إلى دين الإسلام طيب إذا كان عاجز لمرض أو ثقة لظهر ولا يستطيع خد بالك بس يقيم دينه ويكتب أن يقيم دينه الثالث بس تستحب ولا تجب لو يقدر عليها بس متمكن من إظهار دينه ماشي متمكن من إظهار ديني ماشي جماعة وذلك برضو التجنس بجنسيات ما ينفعش ماشي إلا إذا كان حاجة واحد مقرأ مفيش مفرق وهيجي بلاد المس... هيطردوه وبلاد المسلم مطلوب زي ما كان يعمل اللي فاتت التمينات والسلمات هيجي اتحاكم واخد اعدام هنا خدت بالك وإنك هيترضوه فده مثل حالات ضرورة حسب حالها مع براءتي من الكفر هالي ومن وضعي أيها شيخ نعوذ بالله من الخزي خزي الدنيا وعذاب الأخرة فهذا يبني معبد يكفر به الله ده, ده بقى مش فيهم حاجة خالص ده طبعا كلام باطل وانكم بتاع الجامعة بولكم عشان نقول لكم ده حاجة حلوة يعني ما هو آه آه. ده طبعا كلام باطل لا تحدثوا في بلاد الإسلامي كنيسية طبعا جديدوا ما ذهبت الحكم لا يجوز الكلام ده بالفعل لا يجوز طبعا اذا كان انت ما ينفعش يجوز انك تروح للصحراء حتى لو كان بيدعني ستروح للكفره والمشركين والقزاويسه يعالجوا ده كلام لا يجوز طبعا كفر والعز الله لكن كطبيب في تفصيل الاول الطبيب المسلم الثقه طبيب المسلم لو ما فيش الا هو خالص وده الحمد لله مش موجود في تفصيل ماشي في الانسانيه قوه الانسانيه لكل البشر بس مش إخواننا في الإيمان ولا ولا تطلق ما يقولش الإخوة خدت لك ما تقولش الإخوة ولا لنخلقك وخوت كذا لا طيب بعد كده عبدنا جماعة بقى صور مش من المولاة الصور ماش من ايه ليست من المولاة قلتوا لك اللي هي زي الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي زي مثلا حماية أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي و زي إنه بكر قبل الدخول في شواربنا، ها. هاه هاه بندغنا ماشي، وغير ذلك من اللي فديات إيه؟ آه. أما استعان بهم في قتال الكفار فالراجح المانع الحديث ارجع ارجع فلنأستعين بمشري ماشي أما في قتال بقى المسلمين العوج من العلماء لأنه تصد الكافر على المسلم ماشي ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا عند المواجهة والمبايعة مع المشركين إنك بيع وتشتري منهم فده ليس في شيء ليلة حديث اللي هو حديث كنت رجلا قينا اللي حديث خباب رضي الله عنه فعملت للعاصب نوال فاجتمع عنده فأتت وأتى فقال لو والله لا أقدِّح حتى ذكّفوا محمد إذا كان شغال عنده ماشي فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا فقال يعني عمر ما كفر محمد لحتى تموت ثم تبعث. فقال وإن لميت ثم مبعوث قلت نعم. قال في النوم سيقول لي مال وولد لوالذر في الآيات. فأقضية كما مش مبعس ها هم بعاء كتير لي نزقة فريته الذي كفر بآياتنا وقال متهن مالا والشئ فيه إنه كان شغال عند العصب كافر كان أجيرا عنده كان أجيرا عند لكن في أعمال معينة لا يصح المسلم أن يعمنها. يا جماعة. في اعمال فيها إزلال للمسلم أو اذا كان عمل إزلال أو عمل محرم أو عمل كذا عمل كذب فلا يجوز ماشي يعني الشرط العلماء قالوا لا يجوز يعمل إلا ايه غير العلم ذلك الى الضروره بشرطين أن يكون عمل فيما حل للمسلم يعني ما تروح تقول لي ان انا شغال معاه زي يقول لك في الغرب يجوز لو افتي ببيع زي ما افتى بعض يقول لك اصل عشان فلا لا يجوز لا يجوز ان نعين احد على معصيه الله لو كافر لا هذا الكلام باطل ماشي والآخر قال لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين يعني ما بترش تعاونه في أمر أو تعمل له في أمر يعود ضرره على المسلمين لكن تشتغل في تجارة في صناعة من أحمال الحلال أو شارك أو شيء من هذا بشرط أنك لو ما نضبط بأحكام الولاء والبراء وكذا فلا شيء في هذا ماشي؟ طبعا بيقول لا ابن القايد ابن تجوز اجاره المسلم للذمي لخدمته ليه لان ده في تاثير ده اللي بيجيبوا خادم عندهم من الكافرات في بيوتهم تتولى تتولى تربيه المسلمين واولادهم واطفال ويعلمهم الكفر وهذا لا يجوز ماشي يا جماعه طيب وفي حاجات معينة زي ما قلت لك اللي فيها ازلال للمسلم ماشي أو فيها انقاص من شأن وكذا، كذا فدي برضو الأعمال ديت لا يصلح أن يعمل فيها المسلم لكن البيع والشراء ليس فيه شيء البخاري بوب باب الشراء والبيع من المشركين وهنا الحرب ثم ساق شفاء الحرب وساق حديث لو عن أبي أخبارك عن عبد الرحمن بن البك قال كنا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل مشرك ماشي مشعان يعني طويل شعص من الرأس طويل أخبارك بغنم يسوقوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعاً أم عطية أو قال أم هبا قال لا بل بيع فاشترى منه شاء فاشترى منه شاء مش انتبه بعض الناس يليم الدنيا في موضوع البيع والشراء ونقاطعهم في البيع ويتشبه بهم وتلقى حلق لحد مشبه بهم وتلقى لابل زيهم وتلقى يبيع من العادات ويحتفل بالعادات المباطلة ما خير بقى انت, بقى أنت الصور الممنوعة بتعملها وجاي في المشروع قلب الدنيا عليه نعم في تفصيل لو البيع والشراء ده يعينوا على المسلمين، بس حاجات بعينها من باب الفتوى، لكن الأصل حل البيع والشراء لازم يا مسكين حاجة مش عند المسلمين ليست عند المسلمين أو أمره سي المسلمين، لكن في ضواب لكن مثلا شركة إسرائيلية أو دلوقتي حاجة تجيب ضرر على المسلمين ومعلوم أو بيع سلاح أو حاجة يقتلوا بها المسلمين أو أمره أنا أعرفها بعينها يمنع يمنع منه من باب الفتوى يمنع منه من باب ليه؟ لكن أصل المسألة حلال مش يا مسألة طبعا قبول الهدية والإهداء برضو من باب تأليف القلوب باب قبول الهدية من المشركين النبي قابل صلى الله عليه وسلم يعني إهداء قيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهديف واليهود لما أدلوا الشائل المسمومة واكل منها وحصل كانوا أهدوا بعض الشائل النبي في هذا سابق كذلك لو أهديته أنت بنية تأليف قلبه للإسلام يعني بد يكون إيه بنية تأليف قلبه ترجو إسلاما بذلك بذلك معه. طبعا وصلة الوالدين لو كانوا كفار نتصلهم كما حدث في حديث أسماء في أمها ما أمر قال صلة أمها وهي مشركة وأمر النبي أن تتصلها بشرط بمجبن في مودة قلبية لكن صلة إحسان تدير لقى شرب كذا تصلوا هذا لا يمنع منه شرعة رد السلام خذتنا بالك رد السلام اختلف واختلف بدءهم لا يجوز اختلف في, وجو... في الجمهور على وجوبه والصواب وقال الطيف لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على اهل البدع لكن ينظر في طريقه الرد إذا كان طبعا اهل البدع انتبه هنا الصواب الأول الفرق انهم أمرون باجره للبدع تعذير لهم وتحذيرهم بخلاف أهل الذمه ماشي آه فانت ترد لكن في تفصيل إذا كان زي ما قلت لك ما انتش عارف يعني اهل السلام يبقى عليكم ما انتش قادر تميز يبقى عليكم لكن لو قال السلام باللام فمن العلماء من قال تردوا عليه السلام لازم بابت ايه رد ايه بابت تحية زحيتهم بتحية في حي وبحثا منها أو تردوها كذلك من الصور التي لا المشروعة أن تنتفع بما عندهم من العلم أو من الطرق معينة أو كذا أو كذا أو سلاح تستوردوا منه أو ملابس أو شيء أو أعمال سراعة أو تستفيد عندهم تقدم علمي في مجال ما طب في هندسة في كذا كل هذا ايه لا يمنع منه أخبرك مش أضعان، كذلك تزوج الكتابية هذا بالنص والمحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ماشي بس هي محصنة لعفيفة تكون عفيفة تكون هي حرائر وعفيفات مش وزي ما قلت لك مع الضوابط الشرعية إنك أنت هاي برضو لا تودها مودة قلبية أدا حقها بس في ما مو... فيش مودة قلبية لكن يمنع منه فتوى ممكن في بعض الاوقات اذا كان في تسلط على المسلمين أو ممكن تطلع لولا تأخذ الولاد من وراك وتقوم يتنصر أو كذا فيمنع منها من باب الفترة،, الفترة قوة الإسلام مفيش ما فيه شمانة أنه ما يدرش العيال بينسبه للأب أو كذا أو كذا وما يدرش حد يأخذ حاجة إلى خير هذا الكلام ففيه أصلا من نحية الشرعية لكن قد يمنع منها لو كان في مضار معينة ستعود أو إذا كان سيعطل هذا الزواج من المسلمات إلى خيره حسب المصلحة والمفسدة مع عدم حبها تحسنها في معاشراتها وكذا لكن لا يجوز لك أن تحبها بقلبك ولا أن تودها مهدة قلبية وطبعا يأمرها بالغسل من الحيض ده مش يأمر غسل يتعبد لها لكن ايه كي يجوز له أن ولا يرسوها ولا ترسوا لها في الأحكام ماشي يا جماعة طبعا وطبعا الأصل تصفر بذات الدين وتبحث عن ملتزم وذات الأحكام كلم ده حك, حك. وقد يحتاج الناس في بعض الأوقات واحد في بلاد الغرب واحد في كذا واحد في كذا فلما يقع فيه محرم الله فيجوز له هذا طبعا إظهار الموافقة للكنفار عند الكراه والتقية ده أمر آخر إنك إلا أنت تقو منهم تقاه وزي ما حصل من سيدنا عمار بن ياسر مكره فأظهر موافقة لهم وكان مكرها وكان مكرها فده منع بس بشروط الإكراه اللي بيانها حافظ ابن حجر إن يكون قادر على أن يوقع بك ما يهدده يكون قادر ما يكونش واحد عاجز وبيهددك لا قادر على إيقاع ما هددك به وإن يغلب على ظنك إن أنت لو امتنعت هيوقع بك هذا الذي هددك به وأن يكون بيهدفك بشيء فوري يقول لك دي وقتها عمل فيك كذا وكذا مش مسألة ايه بعد شهر بعد كذا يوم لا يغير الله من حال الى حال الرابع قال يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ما يظهرش حاجة يدل على كده بتفعل هذا فعل اختيارا قد على هذا ايه اختيارا ماشي لكن لو تمكن من الفرار منهم على ان يعطيهم ماله فعل يعطيهم ماله يشتري نفسه قد الناس ماشي نفسه وبتقاه مرضات الله كما فعل صهيب رضي الله تعالى عنهم. ماشي معه. قلت لك الإكره يصح في كل إلا على قول يصح في كل أفعال إلا على قات قات المسلم. ماشي. ويصح في القول والفعل على قول الراجع. ويصح حتى في الزنا على قول الراجع. إذا كان يصح في الكفر ما يصحش في الزنا دع قول الراجع. نقوم خلاف بناء العلم في بس الإكره بشروطه التي ذكرناها آنفا. لا ما هو لو عدر عبا تعرض عن اقرال القتل او كذا اعم عرض القتل او كذا ماشي جماعة طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم محمدك سوف أتقول لك لا خلاص على الصلب وصوله